خليكم بقى معايا. ا ل ن ط ة ن ب د ا ل ح ص ب و الأول من الحصة هي ذا الكومينت. يعني ك و م ن ت لي ي ك ي ي كيس، ا ي ح ا ل أو ا ل م ا ة اللي تيجي بالامتحان. عم ن ا و ل نقولك ط ب ا بس و ل حاجة. البوس تاع كيس اللي تيجي ا ل ا م ت ح ا ن أو كومينتري. خلي بالك من حاجة مهمة جدا. ع ن و ل ه أوله هاي دي ح ا ج يعني ب م هقولك ن و كومينت. هنبدأ ا ل ك ل م ا ل ل هو عندي ب ك و م ن ت ر ي ا ل عندي ليك خبر ن ا ل ي ب ر بعد ك ل اللي شرحناه ذا ا ل ي ب ر من ا ج ي ش في آخر ا ل غ ر ب ا ن ت ب ا ل ت ع ي ن ي ا ل م ي ي ي ن ي ي ع ي كل كومينتر ي ع ب لو بينو بينا بينو بينا هل الكومينتر سهلة والمصابة هل ا ل م ث ا ل ة اللي تيجي في الامتحانات ب ق ى س ه ل و ا ل م ص ا ب ا ل م و ض ا ز ل و ص ف الامتحانات ن زي كل الامتحان ي ج ي كومينتر يعني كلو حلال ب ا ل م ق ا ل صححكم ب ط ن ي ج ي كده هل الكومينتر سهلة والمصابة لما نيجي نرجع آخر السنة ونيجي نشرح هل حد بيني فقط ك و م ن ت ر ل ن ا ل ك و م ن ت ر ي ي ب د ر مهمة جدا ودرة سهلة جدا جدا بس لازم عيد ا ل ك و م ن ت ر ي لأن ا ن ت ممكن تذكر مثلا ه ت ي و ن المهارة تذكر ك ا ر د ي و ل و ج ي أطلع شيء ص و س ا و ب ا ش بارديولوجي ا ن ا جيت عارج. أي ف ر ش ثاني أنتي تصور تذكر منه. تقرأ ل ط ا م ا ن براين تذكر التغليف براين. جعل دي يعني تصور تذكر. لما أنا أتيجي ت ي ن ه وتذكر ك و م ن ت ر ي أطلع ا ن ت عايز ل ا ن ي ما في صوب ت ق د ت ذ ك ر يعني ن ت ممكن و ت ر م ش ت ع ا ر تذكر أ ض ا ع عشان كده ن ا حاول ع م ي حاول ع م ل من ه ي منهج انت خلاص. من هيك لل c o m m e n t a r ا كتير ننتظر ا ل ن ك كتير ل ك ت ا ب دي c ا m m e n t a خلاص. كيف ن ع م الكلام ده؟ ل ا ن ه هذا هنتكلم على ا ل ك m e n t بتاعي. بتاع ا ل l ي v e المكائن أو البيت بتاع ا ل l e v اللي بنسبة 20%. سؤال ا ل l ر v ر ب يبقى حل. فعدين نفهم كده الحل بتاع ا ل اللي بيقوله في الامتحان. ه ى ا ي ه بطل راع. ج ي ب من ا خ ر ولا لبضوغ؟ ا ج ي ب من ا خ ر الحل ا ل l اللي ي ح ت ي ج في الامتحان ع ق ح ا ج من ا د ي ن وبس. يعني حالة الضعف هذه من ا ل م ت ح ا ن هما ح ت م ا ل ي ن ب س و م ا ل و م ش ا ي احتمال ت ا ن ي يبقى كم ا احتمال احتمالين؟ يعني ا ن ت ا م ب د ئ ي ا من غير مذكر ا خاص. ل ا ن ت ف ر ص و ا ن ا ن أ ت ا تشخص من, من حالة صح. كم في المية؟ 50%, 50%. ل ا ن الحالة ه م كان ت ش خ ي ص ا خ و ا ن ا ه م تشخيصين. بس يعني ع م ا د ي ن ك الحالة من ا ل ت ح ا ن ما تقصش كتير بقى ع ل ى هاي حالة ضعف. يعني لو هو ليهنا كذا ل ي ا ن ا ك د ه معايا ولا مش معايا؟ ب ا ي ه هم ا ي ح ا ي ن دول؟ أنت في ن ق ط ا ل س ر ك ا الحالة الأولى وبينه بينكم بنسبة 80% تطلع حالة د ي س ر هي حالة ط و ل ة معيّن. لما الحالة ا ل و ل ى ن ق ط ا ل ر الحالة ا ل و ل ى ي ه ه ب ع الحالة الأولى ما يجيب لك ح ا ل ه د ي س م ر عادية ج د ا ويقول لك ا ل ن ت ي ج بداية الحالة ح د من ا ل م ي ن ن ا ق و ل لك و ل سيناريو وبعدين تشخصوه بداية الحالة تبع حدا من اليمين. لأن يقول لك نوفر م ر مدام ا ن ك بارمر في ال في ا ل ي ر في ا ل ا م ب ح ا ن يبقى هو يقصد دي ه ي هالديه تابع عربي معه و ا م ا لما كاتش يقول ل بارمر في الأول مدام قال بارمر وكتب هذه في ا ثلاثة ح ا ل ا يبقى هو يقصد 100 إن المية في ا ل م ن الحالة بدأت دي بالهالديه ا و ممكن يقولك ل بطريقة ثانية يقولك ل عين ا و ك ا ن مثلا ب يتعرض للبرانش ي ش ن على ا ن ه ق ا ل ك ا ن ه ب يتعرض ل ل ب ر ا ن ي ش ن يبقى يقصد ا ي ه يقصد إن قاله دبل إذا تبدأ الحالة كان نتكلم ل ل ا ل ي ز ر هو ما حسيني كيمبر وما فيش داعي ن م ض ب ط الطاقة لأن ه ما ك ا ن ح ا ل ة ح ا ل ت ي ن واحنا ل واقف نتكلم في الحالة الأولى ولكن الحالة الأولى ه ت ب د ت إزاي؟ يعني ما ب ا ل ه ع ر ف كيف أو إيه أو بضابط وطبعا مش هيعيدنا الحالة ثانية ن م ا ه ي ك م ل الحالة و ي ق د ر يقولك ل أحداث أحداث أحداث ه ت ل ا ق ي إن الحالة تتتجه نحو إيه؟ تتتجه نحو نفر ا ل د ر و س يعني كمافي ن ا ر ف كيف؟ ا و س و ا ء ا ل ب ا ت ي ت اللي ا ل ا ل ت ك س ل الطبيعي ا ل ل حاجة ب ل س ا ع ة الثانية ع ي ا ا ي ا ل ف ه ر ل ى إ ي ن ل الليبر صروث طبعا ع ر ف ي ن ي ن إنه و داخل ل ي ب ر ص ر و ز ه ي ي ق و ل ك بعد إنه هو مثلا ج ا ن و ا أعراض الليبر ص ر ا م و الليبر صروث تفرعني الليبر ل ي ر ي ا مع بورتر ه ي ب ر ت ي ن ش أ ق ل ط و ي ه ي ا ي ل ك ا ع د ع ر ا ض الليبر ص ل ب ر ا أو أعراض البرتر ا ل ي ب ر ن ش ه م عرض من أعراض البرتر هي ب ر ت ي ن ش ه ي ج ي ل ك في الحالة هو اللي م ك م ش ه معيار مش معيار الأطباء يرد طب واللي نبرت مليار ع ر ف منين إنه و دخل في ل ي ب ر ت مليار؟ يعني لما يقولك ل ا ن ا ل ع ي ا ن دخل ف مع س ي د ر ا و جوندز ا و ا ن ت ر ن ت ا م ع ي ا ل مش معايا يعني عادي جدا هتدخل ه ت ل ا ق ي الحالة ا ي ش يعني لما تبدأ الحالة يعني لما ب ت ه ن ج ي تسويه ا هيبا ضيء و ب ع د ي ه يقولك ل وبعدين ا ل ع ي ا ن ج ا ل ل مستفسر وعم بينا تنشي ا و م ث ل ا العين ا حكت إنه هو دايح ا و دخل في نفخة انقباض أو ص ر ا و بطنه ك د ر ي ع ن د ه أطيب كل د ه ي ة دول ع ي ا ي ه من هو كان ب ا ع ر ا ض ا ل ل ف ر تبرير وأعراض البوتة ه ا ي ب ر ت ي ن ش ن إذا تشخيص الحالة لو جبت ا ي واحد نوعين لو جبت حتى لو جبت واحد طبيب لو جبت ا ي واحد طرف عين ش خ ص الحالة هي لفتره رودس أ ع ت ق د ا ن هي حالة واضحة ج د ا وسهلة ج د ا ج د ا وما فيش ا ي لاعب إذا جيتت ا و ضبطت حطيتني نحو أي ل ف ت ر رودس لكن خلينا نرجع مصر كلها من جد تشخيص الحالة ا ي ن لبرفوس، ي وأنا نفسي بعض من الثاني أقول لك كلمة ر و ع ا ل ن س ا ل ع م ر ة ومتعب تحديد ش ا ء ا ن ه مستحيل، مستحيل، و ا خ د بالك من ل م ة مستحيل، وفكر الكلمة دي وخلال سنة بودنا طل ع م ر ة ونتعارف لنتحالم كفت التشخيص الحالة يقول لك ا ي ه ال p ر و f e ش ن ا ل د a l d و a g n o s i و ت p r o f e لبرفوس، و ي ب و ض ا جداً هي لبرفوس، والمصر كلها عرفنا هي لبرفوس، ومع ذلك أنا بقول لك مستحيل يبقى تشخيص الحالة. لبرخلوس. يعني ما فيش دكتور طيب ل ل درجات. ي ا ن ي جيب لك حالة تشتغل لبرخلوس. الدكتور الطيب ذا ونموذج الطيب فيحطه المحن. يعني د ا ي م ا ك د ه عربوه ما فيش دكتور طيب ب ي ح ط المحن. فلا يمكن ت ش ت ا ل حالة ب ع ي لبرخلوس. ت و ل ت لاستضوابح جدا اللي هي ل ب ر ل و س ق و ل ك ق و ك ي ا ن ت ب ل ب ر س ل و س ك و م ب ل ي ك ي ت باي. صدق تماما. ن ي لازم هيتلقى أ م ب ل ي ل ي ت باي. ح ى كمان ب د ش ب ر إ ن ي ع ن ي ع ا تلاقي طارق ي ا ل و ا ل ح الامتحان. كيمظر يقوله ا ي ك ا ن ع ن د ا ل ب ط ي ت ة وبعدين دخل في ع ر ا ض ا ل ل ي ب ر و ي ن ش ا و ع ر ا ض ا ل ب ر و ت ي ب ر ت ي ن ش ن ورفل الدكتور صدّر ت ق ر ي ح ط ّ ي د ه على ا ل ن ب ر لأسير ل و ت ي ك ل ي ف يعني هو نفسه اللي في حاله ن ه و ا ي د ي ب ر و ف و ل ما فيش ا ن ا ممكن ت ح ا ن ك ي ب ر و ف و س ي ا خ ذ ص الطالب اللي ي ع من ك ه ا ي ا خ د صب الغيره. م ع ن ي هو ع و ض ا ل م طلبناه م جاوبين الحالة بكل بروض يطلع من اتحان ج ا و الحالة ا ي د ي ب ر ي ف و س أنا نفسي بقول لك ح ق ص ل ك بالله مستحيل و ا ح ب ا ل ل ا ب ر مستحيل ت ب س ط الحالة ب ي ن ز ل نموذج إجابة يبقى ي ب ر و و س م ع ا ي مش معي. إن ا ن م ا بيبقى ليبر خ ل و ز ن ي ن ا ل ح ا ل د ي عم ل ا ع م ل ي ل ي و ي ث م في الدنيا لازم يبقى فيه مشكلة. عشان كده لازم يبقى مشكلة في الحالة. يبقى ل ي ر ل و ك و م ب ي ي ت باي. ك و م ب ي ي ت باي يبقى ك و م ب ي ي ت باي احتمال من خمسة من ا ل م س ت ح ي يعني انت ف ك ليبر ل و ز كومبيديكت باي، م خ ل ى خ ش ر ة م ط ل و على حالة إ ي م ن ك و م ب ي ي ت باي احتمال من كم؟ أنا أخبرك أن الله أ ص ع ن حاجة المذاكرة هي مذاكرة الكومنتر، لأن تكون غ ص ف م شتى هم. أنا بحاول ا ن أحط م ن في كل ب ر ا ن ش يعني ما دخل م ح ط ا ا أي ب ر ن ش ث ا ن ي برضو ا ل ن ي ا ر و ل و م ج ي لاتر. ق ا ل كومنتر هنعمل ا ي ه حطلك منهج للبرامج. يعني ر ا ت بحط منهج لكومنتر ت ع ف ي في الليبر في الحالة الأولى تبقى ل ي ب ر ص ت ك و م ب ل ك ت ة ب ل ي احتمال من خمسة. ولا تبت عارف ا ن ت بدور على ي ه لأن لو عرفت ش ا ن ت بدور على ي ه و ض ل ا ه ر شخص. احتمال من خمسة. إيه هما الاحتمالات دي؟ الاحتمال الأول. الاحتمال ا ل ا ع و ه ا ن ت ب ى ا ل ح ا ل ة وضع جدا ا ل ي هي ل ب ر ش ل و س و ح ن ت ف ا ل ن ل م س ت ح ي ل فبرش ق ا ل ح ر ا ي ه ل ب ر و ل و ن ة ا ه كاتب ل ب ر ش ل و ن الكاميرات الضايف ومحط كده على خ دي ق ا في اللجنة ووأفضل أ ع ر ل ح ر ا ن ي أ ق ر ل ح ا ل ة ا ل ح ر ا ل ة م ش ي واحد ع ن ل ه عمل برقنة فيوجن جاله في ا ب ط و ل ة وبعدين دخل في ع ر ا ض الانفلوبتي وبعدين م ا كان ا ل ي وعنده ت م ا ه ي مفتشات و ا ض ح د د ا ا ن الحلقة ا ي ه ل ب ر س ر و ز ش أو ما ر ت ا ل قيام ت ا ف ع حتى ي ك ت ب ت ل قيام والقلب ومن مثلا ي و ق أي شوية في نص ا ل ح و ا و ج ن و ب ي عن ح ر كيم و ا ل ب و ت ا ي و ك ا م و ا ل ص و ت ي و م ك ا م و ا ل ج ل و ب ي ك ا م و ا ل ا ر ب ي س ي ك ا م وأرقام كتير ت و ا ع وبعدين يكلك بخط صغيرة ب ي ا يقولك ع م ل ن ا أ ب ي ل ي ش ن أو س ي ت ك ف ي ل و ل إ ن عدد ا ل و ا ل ب ر ا ك ب ر من 250. طبعا هو في ا ل حالة مش ه ي ق و ل ا ك ت ر من 250. الحالة ا ل ا و ل ى ا ن ي ي ق و ل لك ا أ ب غ ر ليش؟ طبعا هو في المحال ت ماشي ي ق و ل لك ا في البيدشة وقسيتك ا في ا ل و اكتر من 250. ا ن ا ه ي و ل ك رقم. كان مثلا 3 0 0 400, 500 د ا ي م ا الرقم اللي ب يجي في الحالات دي ما يتجاوز 200. يعني عشان لو صار ن د يندي لو مراجع ع ش ر المحال ت ن ا م ف ر و ض رقم يرمق ب ا ل آ خ ي إذا الوظ 2500. لا ي إذا في حاجة بقى. ي ب ق ى ع ي ن ي عم أصبريش ا ولا أفكر بالكلام و ا ي ت بلاك شير ا ل ب ي ا ت كان بيتاع أكثر من 250 إذا التشخيص هذه ا ل حالة ليست لبروز س ولكن لو يبقى لبروز س الكومبيديت الضايف الكونتينيا ستيكيريا البردوعي معيار مش م ع ي ر ر بينو ه بينكم ده احتمال ل الأول بس بينو ه بينك احتمال ا ل خ ي ر لأن لو الطالب م ع ر ف ش المعلومة دي بتاخد و ا ي ت بلاك شير وراح لهن الدرجة راح تمنع الحالة كلها معيار مش معيار لأنه ع ر ف ش شخصها عشان كده اللي بيحط الامتحان بينو بينكو ما بيداش د ي ل ع و ي يعني ما ب ي ق ا ش د ي ل ع و ي يعني هو غصور بخط الحالة هو في ا ل ح ت ة دي مش ص ر بس ك ر ه ي ا خ ذ ده المهم يوم يعمل لك ا ي ب ق ى يقول لك ا ل ب ن ي ن البكتيريا البروتونجيه يقول لك حالة كلمة تخليت ش ك يقول لك وهذا العيان ج ا المستشفى وعنده فيبر جد جدا ع ظ ن ي كلمة فيبر في الحالة و ح ا ل ذبر ت ر و ز تخليت شوك ا ل ص ل ا ر ي ه بالطبع ا ة ن ع ش ر في ا ل م من عيالين ب ر ر و ز ب ي ب و ا د ي البونتين البكتيريا ب ر و ت و ج ي ه برضو الرجل اللي بحط المحين يقوله ممكن ا ل ص ا ل م يذكر ا و يعتقد خليكم معايا ا خ و ا ن ه يعتقد أن هذي في ب ر ا ي خد من عين الزبر ا ن ت ك س لازم ي ف ع ه في بعده إنك بحط المحين ويجي يقولك ا ي ا ه يقولك و ر ى فكرة هذا العين تحسن ب م ج ر د لما دينان ه أ ن ت لا ي و ت ك أظن ما جرى هاي ب ب ط ا ر د الثاني ناخد صفر لو كل ده و ل ي س ه هو ا ع ا د تشخيص حالة عين م ف و س ي ل ا ل ب ر و ا ي س ل ر ي ل احتمال ا و ل ن ن ت بدور مش ع ا هاي ب ر ص و ز بس ففي ح ا ج ا س ما ه ا الحالة ب م ا تشخصها ل ب ى س ل و س ك و م ي ل ي ك ي ت البري الاحتمال ا ل ا و ل ا ي ه وراءه ن يبدأ ا ت د و ر على والد رابترز لو ي ت ث ر من 250 على البيروشان ب م ا هي الطبية ا ل ب ك ت ر ي ا ب ر و ت ن ي ت س الكلمة الثانية اللي تخليك تشوف ن هي ق و ل لك ا ي فيبر الكلمة الثالثة اللي تخليك تشوف ن هي الطبية البكتيريا ب ر و ت ن ي ت س ا ن ا يقول لك وأن هذا وأن هذا علية ا ل لما خد ي عندي عارف ن 90% من ك ت ر ه م ا بيدي حط ا ل ح ا ل دي لين ي م يجودك سؤال ح الحالة ع ش ا ن ل طالب ا ل غ ب ي ن المحبوس اللي كل ذ كل الكلام د ا ما ل ن ش في م ا غ ه و ه و نطلع ط م ر من الحالة دي ب ر س ي و س ع ن د ه م جاي د ا ي م ا ً السؤال الأخير: الحارقين ولا ش ي ه يومك يا فرع ولا فرع؟ أين ا ن ت ي بيوتك اللي ع ي ا ن لخذو؟ تحصل؟ حضن على الماء و ت ا د م بعد كل ذا المفروض من ب ع ت ح ل ح ى لو شهيد لو مثلاً بساهو ك د ه معرفش شقق. ه ت ق و ي السؤال الأخير: ع ن ت بيوتك؟ أصحي أنت رأيي أنا في ه ا ن د بيوتك هو قن يقصد إن ح ر ق ي ن ا ل ي ع المضيع بس آخر م ر ثانية كل ما نقول ا ل ن ط خمس مرات كل ما ن ا و ل ا أول و المرة ا ل و ل ى نظر تشخيص حالة نظر سرور. د م ا ق ي ن ر سرور، ك و م ن ك د ض ر ي احتمال من خمسة. الاحتمال الأول اللي هو البونديا ا ب ك ت ي ر ا ب ر ب ر ا ي س وولنشوك ج ا د ي معايا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني اللي هو واضح جدا من الحالة نظر سرور. و م ت ر ك كلها تقول نظر س و ولو ب ت واحد ضرير بيقول ن ر سرور. ولو جبت خلاص يعني هو واضح جدا ن ت ش خ ي ت حالة ي ر س ر و ي ا ل ي تكتب نظر سرور. و ن ث ت ل ما ع ش ل ا يمكن ب ت ش خ ي ن ا ل حالة ي ل ا ب ر ر ت <تصفيق> و ت د ر و ل م ع ل ا ل ب ق <تصفيق> ي <تصفيق> ا ل ت د و ر في كلينيكا ل ا ا ت كلها، كلينيكا ل م ا ن ي س ت ي ش ن كلها ل س ا هي، ا ل هي ل ي ب ر و د ت مش أي ح ا ج ثانية. تفهم تعمل ي ه هتدور في إ في الحالات اللي هي اللي تحت. ا ل ب ي ر ه ط ب ع ا هو بيكوهة ر ق ا م كتير عشان حتى يخلي شكل ا ل م ح ت و يقولك وهاي ب ن ي و ر ب ي ن كذا والبروتين كذا و ا ل ب ك ت ي كذا و ا ل ص ي و م كذا وشوف ل ى و ي يقولك ي ن ي ن و ي ن كذا وعادي يقولك الأرض ي ش و ي و ن أ ي ل ك نشل ا ل أ ر ي و ن ا ج ة والواحد ر ا ب س و وليلا و ا ل ب ن ا ت ن وليلا وعلى كذا م ا ت ب ق ا ش ق ل ي ل ا يعني كنا أعلق ب ا ل ن و ر ف و حاجة بسيطة اللي هو ل خ ص قابل محدود وهو بيرة رح ت ع م ل حالة جبر مشانه ب ق ر ة ا ل أ ر يشيد و ا ل و ا د ر ا س و ن ا ل ب ت ن ة ويطلع في الآخر ا ل ي و ل ي ا و ا ل ب ن ا ت ن ل ي ل ا والواحد ر ا ب س و ل ي ل ا إذا ت ش ف ي ل ه ذ ي ج حالة د ي ف ر ن س ا ر و ز س كومبليكيت باي ي ب ي ر س ب ن ا ت عارف كمان خدش بعد منحيتي ن شخصت الحالة في برنش غير البرنش يعني ا ن ت شخص ا ل حالة ليفر ليفر خ ل و س والله أنا شخص ا ل حالة ا ي ه بلايبر ب ي ل ي ن ل ش و ف ن ه شخص ا ل ي ا ي ب ر ل ي ن ي ل من ا ل ق ي م اللي ا ن ت ق د م ت ر ه ا ش للمتحان ا ل ا ر ب ي تي والوايبراتل عشان كده ك و م ن ت ر ي أنا ب خ ل ي تحاول ا ل ا ن زي ا قدرت ت ا و ل الحين رح ح ا و ل أحطه م ن ا ك الحين ل ي ن ا ل ر د و ر على ي ه ي ا ن لو مش عارف بدور على ي ه بجول امتحان و ي ح ر اللي ي ق ف ل امتحان ممكن ا ل ح ت ث ليش هو ضعيف ل احتمال ا ل ا ن ي هو تدور على ا ل ر ب ي تي و ا ل و ا ي ب ر ت و ا ل ي ل ن ي ه م و ل ي ن إذا يفحص شخص في حالة إيه؟ هايبرسكرينز <تبق> ا هو مسرح ت كتير. <تصفيق> لأن أصلاً لما تروضت د وصرت الوحيد ت ق ر ي ب ا ً ب ي ع ي ايه؟ فورم هايبر ت ن ش ي ن والبورتر هايبر تنشان هو أول سبب في الدنيا يجيب هايبرسكرينز. إذا ما عجب نتاولين ي دخلنا في هايبرسكرينز. و ع ل ك م ا هو أول سبب يجيب هايبرسكرينز هو ا ي ه البورتر ه ا ي ب ر ت ن ش ن إذا بتشخيص الحالة دي لبر سروز ك م ب ت ي باي وأنت عندك و ت التشخيص مصحح ي ع ن ه لبر سروز طبعاً لخر ا ب و ر ت ر ه ا ي ب ر ت ن ش ن و ي م ا ا ن ت عارف ت ك د مكتوب القرار ع ا ن ذ ا ن ت عارف أن البورتر هايبرتينشن هو أول ش ب ب في العالم جيم هايبر ت ن ب ن ر ه ذ و ا تشخيص الحالة هنا نبيه هايبر إ س ب ن ر وليس لبر سروز ومش ف د ذ ك ر ه ي ه الحالة ا ن ي ة الاحتمال ا ل ث ا ل ي ا ي ه الاحتمال ا ل ث ا ل ي ب ع ا ن ت صارك ا ل ح ا ل تقيم كلها طبعاً لكن ت ر في الحالة تراه هي يصبحت عنده ا ل ب ط ا ي ت ة داخل في ا ع ر ا ض الليبر ا ل ص و ز بشكل ع ا ودي تدور ق و م ما تعيش حاجة، ق و م هنا تبت ل ب ر ض كلمة ت ا س ما هو؟ الحالة فيك تجرب ر ل ن و ز دي بس، فتقولون ت ب الليبر ل و ز كومبيليتة ب ا ل ل ع ة ت ي ي تدور ما تعيش حاجة، بس التأين ب ر ز على إيه؟ ممكن لما نعيش حاجة ص ق تماماً إنه نكتب على إ ي ب ق ى ما نبسته. على ص و ا ن ه ل ا ي م ك ن لو خضوان صحة لبدأ صروت س ش ا ن ر ك ت ب على ذلك انفارغتي. و ل ع ي ا ده بدأ ي ص ل أعراض الانفارغتي. إ ي ي ب د ى يلاقي ن ف س دراجي وانبيت بسيب ر ن م و م ش عارف إيه و ي دخل و ي ت ى حتى دخل القمر لما تشكل ا ل ح ا د ث دي. المحتمل ثلاثة عشر جبر. صروت c o m ب u n i c a t i o n b ب إ ي ن ا ن ف ا ر ي م ص ر و ت ا ل ا ن ف ا ر ت ي c o m هي ق ا ع د ش د ه م ش ح ما ل ب ى خروج. يبقى احتمال الثالث ل ب ى ر و ا ل ك و م ي ي ي ت باي ا ب ا ا ن س و ل و ن ت ظ لما يقولك العيار الله كان دراجي وكان لي شوية والست عجات اللي احنا قلناهم يقولك في ا ل ا خ ر وداخل بقية ا ب ح ك و م ة يبقى ت ش خ و الحالة ر و ا ل ك و م ي ي ت باي ا ب ا ن س و ل و الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع. اني يقولك الحالة كذا كذا كذا. ودخل في أعراض الليبر ص د ر و ا ل ر د و ر ا ل د ي ن يبقى واضح لكل من ي و ع ن ي إن الحلق إيه ا ل ل ي ر ص ر و ز وبعدين بيقول لك إيه هو ا ل أ ط ف ا مثلا ما ت خ ل ش مثلا و ب ع د ك د ه دخل في الأعراض الأعراض ا ل ن ي هي ت خ ل ي ك ص ب ت ا ل ه ي ب ت و م ا اللي هما ل أ ر ب ع ع ر ا ض اللي أقوله دلوقتي لأن ا ل ع ر ا ض ا ل ا م مش رحش ا ل ه ي ب ت و م ا ف أ ا بيقول لك الأعراض اللي هي بخليك ت د ب ت اللي الليبتوما بتشقته حالة ا ل ي ب ر س ر و ز ا ل ك و م ي ي ت ي ا ل ب ي ي ت و م ا د شيء ض ر هي الحاجات ا ل ي خليك تشوق إن ع ي ا ن النزر دخل في هبةومة، ا ي حاجات، ثم أربع حاجات، وأرتكب ع ش ا ن ا ت ن ت ا ش ه م أربع أربع ث م ي ة ج و ا ر ب ع ب ا ل ا م ت ا د ي إ ش في حاجات خ د ي د تشوق ل ن هذا ع ي ا ن ا ل ن م ا ت ك دخل في دخل في ه ب ة و م النمرة حاجات كل إني ا ح ر م ه رقم واحد ا ك ب و المربع جدول رقم واحد رابد، رابط منجمة رابد، on e x t e n s i o وخلد أنا ك ل ا ن م ن ل م ة on e x t e n s يعني أي عيال ذهب في الدنيا قعدت لا ي ح ا ل د ه و ت بس ي د أ ب ا ل س ب ب يعني كل أكل م ث ت ا و فيها بروتينات كتير خ د أدوية ا ن و ر ا ي ي شلل مش عارف الكلام ده كله و ا ئ د رادت عن اكسيلين ديتيوريشن أو ي إكسيلين ل أو ا ك س ي ل ي ن ه اللي بطول. ده ك ا الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية، ا ن الاستيشن بتاخذ لبر 6 ي ا ر د ا ل ث ا ق ي ة ب ت ش ي ر أول م ت خ ش يعني جودة ب ق ى ج م عوي، ا ل أ ف ا ي تكبرت ا و ي برا واحدة، و ب د و ن سبب منطقي يبقى برضو هوين تبدأ ت ش ك ب ع ن د ه د ا ب ر الحاجة الثالثة، ر ي ز ي س ت a n c و r s h i p o يعني ت و ر ع على ا ل أ ط ع ي العلاج اللي كنت قصده زمان كان لهذا ا ل أ ط ا ي س د ل وقتنا ب ي ع م ش حاجة، فإذا دي ا س م ع يعني لمدة أسبوعين و مش ع م ل ا ز ك ر مظبوس، مش س ي ر و ن ه ل ك ر م ظ ب و ط الجرعات اللي ا ح ن ا ونا ع د ك د ا لمدة أسبوع أو أسبوعين ومتى ن ق د ي خ ف ش إذا ي ت ر ا ج ع ل ل أ ط ا ي ة إذا ت ب د أ ا ت ش ا إن هو د خ ل فيه، إنه و د خ ل في ا ل ه ا ز و م الحاجة الرابعة إذا ت خ ل ي ك ت ش ا ن عيالك ك ر د خ ل في ه ا و م حاجة مش عارف شو نبعنها ولا ل ب د ا ر ة ض ا ر م ل ا ز ك أو ضارة ملينة ل ل ه ل و م ا ل ب ر ه اللي إ ن ا نبتزروه د ي هنا ب ا ل ت ف ص ي ل م ع البرونكوجين الكارسنو م ولكن البرم ا ا ل ي د ح ن ا نبتزروه هي مجموعة من الأعراض المصاحبة للورم أي ورم بس إذا ت ثلاث أورام الهيدروما والبرونكوجين ا ل ك ا ر س ن و م ا والهالبردكتوما حتى الثلاثة ح ي ث النومة هي على نفس ا ل و ا ج ه الهيدروما البرونكوجين الكارسنوها وهي كمان والهالبردكتوما هالبرم ا ل ي د ح ن ا نبتزروه هي أعراض مصاحبة للورم ولكن ه ا لا تفقص بالورم. قولي مشاعري. هولك ل هو ا ي واحد عنده ك و ن ف ك ا ي أحد ه ي ش ك غ ل ا ي ه ه ي ش ك غ ل المجموعتين كبار جدا من الأعراض. الأعراض ا ل ا و ل ا و المجموعة ا ل ا و ل ى هي ناتجة عن ا ل و ر الورم نفسه اللي هو العضو اللي الورم ج ا له هيبوزه وتدري ع ض و ه ي ب و ز فقط ل غ ض ا ن لكن المجموعة ا ض ب ر من ا ل ا ع ر ا ض اللي جالك معاك و تانية. هتبقى يتوه و ي ه ميتة توش؟ معي أنا مش معي. الورم بينتشر يوم يعمل لك الأعراض التانية. أو أحياناً ح ي ا ن ا ت لاقي فيه أعراض، ولكنها لا تختصر، ولا ب ا ل ن و ك المانجستيشن من الورم، ولا ب ا ل م ي ت و لا ت خ ت ص ش باله. ب الاتنين دول نقوم ن ع م ل إبرة. هي لما ت خ ت ص ب الاتنين دول، يبقى ت ف ص ر ه ا هي ه ع د ي ز ي ن تانيه ضارة نلبن ي ت ض ر و ه ق و ل و ك و مثلاً ن ا ل أ م ث ا ل الورم اللي ن ل ش د ر و ض ر ب م ف ه زي ذي م ث ل ا زي م ث ل ا ا ل ك ش ي ك ي ة في العيال اللي ع ن د ه ك م س ر هدي ب ق ى ك ش ي ك ي على فكرة ا ل ك ش ي ك ي ما تختصر تصرها قوي باله. ب ا ل ل و ك ا م ا ر ي ف س ت ي ش ازوفيومر أو بالمتاجع معياره مش معيار زي الأعراض اللي أنا ه ق و ل ه ا د ل و ق ت ي كلها لا ت ت ف ر ولا بالمتاجع ولا ب ا ه ولا ب ا ل ل و ك ا م ا ر ي ف س ت ي ش ازوفيومر هذه ا ل م د ن ي ا باره ما لي فيها مشروط طب أنت أثرها ما حدش عن ا في ه نظريات نظريات زي بيه مثلا يقولك والله أصل الورم ده الورم ده ر أ ح ي ا ن ا ل و ر م اللي ضماع كي كي ناوي سدع الهرمونات هي مش هرمونات بس م و ا د ا ل ش ي ة الهرمونات. فيقول لك الهرمونات د ي ا ة د ي هي ذي ل تسبب الأعراض ا ل أ و ل ه ا كمان شوية. زي مثلا، يقول لك مثلا يعني ضم م ا د ه شبه أجين و ح و ل ف ي ك و ت ر ب ك ل ه ر م و ن مثلا يعني ل ي ا ي ا ل ع ع ن د ه ا ي كوشين. أعطاك بالكوشين ما تقدرش تختاره ا ي ب ا ل ق س ة اللي ج ي ا ل ل م ر وبنفس الوقت ما تقدرش تختاره في ل ا س ة و ده بنتمي برا من اللي ن ع م ه زي مثلا يعني ب ق ى عندو هاي ا ل ب ر ت ي ن ي ا ن ص ل ي و م ت م م ا د شبه ي ن ب ا ص ل ن الهرمون. يبقى عندو هاي ف و ا ل ك ي ن ي ا ا ص ل اليوم أطلع م ا ك ده شنو ل ي ه ا ل ا ن س و ي ن و ع ن ذ ك ع ر ف ا ل ت ف س ي ا ن ا ل ر د ه مش مقنع أول. ل ا ن في ا ع ر ا ض من البرد م ل ي ن في ا ت ر و م برضو لا تفصل بهذا. عيون مش ع ي د ي ايه م ث ل ا مشهورة ج د ا في عين ا ل ب ا ت و م ة حتي يجو في الجلد. تبع ا ل ر م م ل ي ن ن ا مش دوم ذي. هذا اسمه ا ل ك ن ت و ز ز نيجريكا. كم مرة ا ل ن ا ه ا الكلام؟ ا ل ك ن ت و ز ز نيجريكا. ف ن ا ع ل على رماح ا ل د ا ي د ت وبتحديد في الانسولين ريزيسن الناس اللي عندهم انسولين ريزيسن تعبيط عندهم ه ك ن و ز س ميجريكان فعربية لنا س ك ن ش ي و فبحل س ي ن شيوط عبخت وظوه شرط ت و ر ا ل زمش ع ن ا ه م ك ن و ز س ميجريكان عبره على كلا بتبقى فيه. فيه. في في في نقطة كده ب ت ق س ا تيجي ممكن تعايا في كبرجات البروين في النخن ق ط ة ص و د ة كده وبيشوط ع ي ا شوية جالس م ه ا ك ن د و ز س ميجريكان مع ضرشي أفصلها بالتيومر ومع ضرشي أفصلها معين ل ل ي د ا س ف ولكن لنا مصاحبة بالتيومر هم يكملون م ع ك ا م ي ن بارا ما ل ي ي ن ا ا ل م ص د و س حاجة ثانية ت ش ت ف ي الجلد مش م ا ن د ر م ا ت و ما يصير. تيجي كرا في الجلد تاع حبة حمراء كرا كير دلش م ا ن ا د ر م ا ت و هي ما يصير. إذا إذا لم تتشوف ا ن ع ي ا ن كبد دخل في ب ت و ن ا ر ب ع حجات. رابد ا ل ا ك ت ي ا ب ده ف ك ل م الالتهاب مليون خط d e t e r i وفيه و ك e n e r a حاجة ثانية اللي ت ب عراض اللي ب في ا ل س ب ي ا ل غ ح تعقيد عوي ن د م ا ع ومختلط. ع ا ر ك ي ر ة و وهكذا. الحاجة الثالثة، the factory أفرج. فاهم إ ذ حتى لم ا ي ا خ د العلاج لمدة أسبوع أو أسبوعين ما ب ي خ ر ش الحالة الرابعة دي مهمة جداً، حارة يوم ا ل س ب ك في ا ل ن و ا معي ولا مش معي. إذا عشان برضو ما ندوسه، لما ن تكتب كومنت. ي و ت ل ك ا ن حالة الليبر اللي ه ت ل ا ل ا م ت ح ا ن وحليت لك بالليل. هتبقى احتمال من الاثنين ما ه و ش تاني. الاحتمال ا ل ا و ل هو ا ي ه ا ل ر ي سبروز. ب ر ل ر و س والليبر في الروس تقول لك نبر. ي ع ر ي ب ق ى ت و ل خ ص ا ل حالة ي ب ر ا ي ه ليبرسولوس. عندما ب ت ك ت ب ليبرسولوس، ا ل ك م ب ي و ر ي ج ت بال. وتحط إ ي د ك على خ د ك و ع ا ي ز ك ا بنفس المكان تعملو ا نفس ا ل ط ق و ز دي. يعني ب ت ك ت ب ليبرسولوس، وتحط إ ي د ك على إي، على خ د ك وده راحالة. الاحتمال الأول ا ن أنت زي اللي ذ ر سولوس ا ل ك م ب ي و ر ي ج ت ب ا ي ع ا ل ك و م ب ي ن ي البكتيريا برادريج. ده ا ن ت لما يجي يقولك ا ل ب ي ر ي شو مكتشفت في ل و ل أقرب من أ ل ف ي و خ م ي ن أو في فيبر. ا و تحط إنت عندك ب ي ا ك معاييرش معايير. الاحتمال الثاني ا ن ت ب ق ى ا ل حالة لبرسلورز ك و م ب ل ي ج ي ت البي في ا ي ب ر ز بالنيز ا ن ت ع ت ق د الحجة الوحيدة ل ت ح د ي ت شخص ا ن ه ي هيبرز ا بالنيز والله الحاجة الوحيدة مش هي في حاجة ثانية خالص. ج د ي ن ج ا ي ع ا يعني كبر عمود جديد الأرض، ل ك حاجة و ا ي د ة أن ا ت ر م ق <تصفيق> ا ل ص ي ة م ن تحت تزال أرضية م غ ر ق ل ي ن ا وين رأسنا ولينا جريت ولينا. الاحتمال الثالث ل ب ر س ا ل و ج كومبليكيت بال، لما ينامركز على حد س و ا و دروزي ودخل في ك و م ة ب ت ب ق ى كومبليكيت بال ي ب س أ ن ت ش ر الاحتمال الرابع ا ل الهي تبقى كومبليكيت بال ب ي د هيدوما. الاحتمال الخامس وأن ا ل يخليكم في س ب و الاحتمال السادس و ا ل خ ي ر عشان نوصل ف ك ر في ا ل ا م ت ح ا ن ق و ل ي وممكن ي ب ق ى ا ح د ا مسج أو لا إ ج ا ب فب هو لو رأيت ي ظ ق و ي إنه هو ن ا أ ش ب ى يجيب لك ط ب شرعي في ا ل ا م ت ح ا ن يعني لو حتى ا ل ن ظ ر اي إذا نظرنا يجاو فالخلاص خليت عوي أنا بس أنا ج ب ل ه نص ط ب شرعي هل ممكن يجيب ا ح د ى مسج ا و ت ا ج ا ب ة برضو لا يعني هو ما كان ا ح ت ع د ا د خ س ا ص إ س ت ع ا د أ ا ج ع معكم م ن ت ر ي مفروض سؤال م ض م و ن لو جاكوا ب ط ر ي ع السؤال م ض ر و ض يعني ت ت ل ا ن الإمتحان دولي ب يجيب لكم أنت كمان لما تبع حالة ج ب ة الحالة صغيرة، ف ا ن ت مش محتاج إنك ت ا ل م ك م و ج ق ة أو عشان ت ر و ن تعيد عناوين لات عشان خ ل ص ه ن ا اللي ب د أ ك ر ع ن و ي ن بخلنا أحسن كل نوعية ا ل أ ئ ل ا دي من ا ل ح ا ل ا ل ا ح ت م ا ل الخامس الأخير ع ن تكون الحالة لفة خ ر و ل ك م ي الجلد ضيما. يأتي جدك الحالة ل ف ر وبالتحديد يقول لك فارمر الأول، وفارمر يعني أي طب يقولنا لما تيجي بالحالة ي ط ع هو يقصد من ا ل ج ي د ر ي ز و ي هناك ت ب حالة و ض ج د ي ا ل ي هي من ا ل ه ي د ر وبعد ف ا ج أ خلك الحالة لل c a r d i يعني و ا ل ل ك بدأ يشتكي مثلا من المرمر عصبي بدأ يشتكي أي ح د ا بدأ إذا خ ل ف إذا ر ا عربيه ر ا ي ت س ا ي د ن ا ا ل ر ي ا أو رايح ا ل أ س ت ر و ل ي أو مش عارف ا ل أ س ت ر ت ي ا ش ن ج ا ل ل ا ل س ت ر ا ل ن ا مش ع ا عنه رايح ب ن س ه ي ه سنتين اللي ه عادي مش عارف فيه الكلام ده كله إذا الحالة ا ل ي ب ر أو في م ع ا ى مرمر مش عارف على إيه إذا الحالة ل ي ب ر وشوفت ب ي ه ا كم م ا م ر م ر أو أي حالة تسبب إذا معاك كذا ن ه ي ا ل ح ا ل ا ل ي ب ر وتحولت إلى أ ك ت ر و ل ي إذا هو موضوع ا ل ج ي ا كور د ن ي ل ي ع ن ي عنده ب ا ل ه ا ل ة سيء جدا، عملت ببرص لوثت تعاني منش ا ي مشاكل، وبعد كده دخلت في ب ا ل و ن ا ل ي هاي د ر ي ن كان أ ك ي ل ى غالي بمتريكو أو بالنارجنس، وبعد كده غالي ت ا ي د دي، و ص ر و ا ا و ت ر ا ي ل ر ا ي د ل ر س ب ي ر ي ا ذ ا ا ل أ ت ش ك ص الحالة دي بالهيرجيا كور د ن ي ل هل هناك احتمال ثالث؟ لا هل هناك احتمال ثالث إذا ن ا ب ق و ل ه لا إذا تشخيص الحالة تاني غد نجاوبين لأن أقرأ على فكرة 9 0 من ا ل ح ا ل ا اللي تيجي في الحنث ا ل أ ي م ا يعني م ع ن ى ك ه ا أنا ن النهاردة ف ع ا و ل س ا ع ة في الحصة أتنا ب ن د و ب سؤال ب120 م ي ا ن مش معيان تعرف أن ا ل خ ي ا ل الأول هو ا ل ي ر ت و ز ا ل ف ك ر ة كده ا ي أول خ ل ي ك عشان ن ق ع مش واحد ف ق من خ ا ن بكون بروز تعرف حلته ه ذ واحد شخص الحالة د ي ن ه ي ش ما د ك ل بروز هاي ل م ي ا ن ه ا ل ح ا ل ا هو إ س ا ن ة دي ا كم بروز م ي م ت ح ا ر ط ا ت ه ا في الدنيا هيجينا ح ا ل ا ت خاصة لبرسرو. الدكتور اللي ملاقيك ضاي ب ا ل ر و ا متجين متحمسة على دم ش م و د ما ي ش م ن ح ل ب ط ن ن في الدنيا ه ي بتشخص حرفيا لبعيد. فلوس ل ل ي ب ق ى ل ا ب ص ر و س ش و م ل ي ك ا ت الضاي ب ض و ر ع ل ي ه م خالة ح ا ج ت أظن ل م ا ا ن م ت ه تبع عارف ا ن ا ن ت ب ض و ر ع ل ي ه م هتبقى العملية من هذا ي ثانية. بس برضه في سؤال يدور ي ا ل ع ج ا ن ي يعني القطع عم ف ي ك و واحد ا ل و ا ح ي ب ن ض و مش واحد ل ا م ي ف ة قوي. و ع ن د السؤال ه و ا يعني متشايخ يعني م ح ا د ي ك لا. م بيشوف احتمال ش ي ا ن ا ا ق و ل لك ا ل ا ج ا ب ة لا. وش لا أ ب ي ر ه ا لأن ش ن ت الحالة ا ي واضحة وكلا يفكر أن ص ن ا الحالة ا ل ا و ل ى إذا بعينا كرحلة خ ر ا د ة لأن إذا ب ك ل و ا كرحلة كل محتى. وجاية محلة عليها على فكرة. خلاص ك و م ن ت ر إ ل ا ما محلة ثلاثة أ ر ب ع ا ل ح ل ا ت هتاني كلهم. هما هو كده. و ت ب ق ت سعيد جدا م ق ل ا لكن ت ا خدت ا ل م ف ت ك ح اللي ب ت ش خ ه د ذ حالة. ه ح ح س ان ا ن ت س ع ي د جدا في م ش ل ة ب ا ل ر ق ر ب الميني. ا ل ل الحالة ا ل ه ا ر س ي ا و م ن د خ ل ب أي حالة ب ك ي ا ن الاحتمال الثاني، طب الله خليكوا. على خبص النمر خبطة يبقى، وتشعر ثمانية نمر صد، ر صد اللي هو خ من, من المرض، يعني مين المرض اللي عملت له؟ أي نمر خ و ص ف ا خ ذ د ر ء وضيف كمان معه صار هو عموما يجيك حتى ي م ر خبص، لا ي ما يجيك مشكلة ك ه ا هو يخسر د ر ا ل ب كبير، ا ل ي ت الكويتي بياخد ب ر ه من رقش ب ي ج فدائما ي ج ي ا ن خ م د مش هيصيرها بس نمر ب ط ة ي أقوله، على خبص مع حل دي كله. م ش معونا عضو شو ط فين ما ي و ش مشكلة النص؟ أ ن هو هو س ي ن ا ر ي ب ا ل ي ا ن ت لو عايز تتكلم ي ت ع م ل زي. في دي مشكلة من حياتك اليومية ا و ا ي قصة. وحاطط ه ا مشكلة خ م حلقة. لا تكن صادم شرير جدا. عليكم عليا عليا إما ذا. الاحتمال ث ق ب و الاحتمال الثاني. المهم ال الاحتمال الثاني ا ل ا ن م ل ل ن ه كلمة تاني. <تبقى> الاحتمال الثاني و ا ل خ ي ر أنا كلامي واضح ولا مش واضح؟ ن ا بقوله. الاحتمال الثاني والأخير. أنا وما كلامي واضح. و ح ل ي ت ل ك م ب ا ل ذ ا ن ه احتمال ا ث ن ي اسمع بعض صم بعض ع ض من الحلفاء. كيف حمد زلفر عديد جدا. يعني هم مثلا الحالة جد ش أظن كلامي واضح. وما ه ن ف س ك و ح ل ت ل ك ه ب ا ل ا ن ه ما ح ت م ا ل ا ل ا ل يعني ي و ع و ن الكلام ه و يعني تبدأ لما ن ب ر و س ك و ر ي ك ة ا ل ب ا ي ي الحالة الثانية لاونها ده بس. دخلوا الحل. ي د و م الحل هني بدونه. ن ب ي روسكو ر ي ك البايكت. تسمع ر خ ة ل ن ه ما ج ن الحالة دي. الحالة وكل واحد بيتصل <تصفيق> و ل ى حالة تشخصية ي ع ا ي ي ا ج ي م ع ا م ا هو كلام عربي. هي أنا ليك بايكت. قالوا لي لا. وتروسقيه. نيبر سلوزس كمبريجيت و البالين شوف ا ت ا ء الحاجات شوف الخمس ح ا ج ا ت اللي ا ح ن ا عملناها ما ت ط ا ع خد وطلع صار النيبر سلوزس كمبريجيت و البالين ي ا ي البكتيريا بالصدام ت س ف ع ك ط ر م ا ه م خديم ه امتحان ب ش خ ص ا ت عجيبة و ا ع ت ر ا مع كانت ا ل ح ل ع ف ي ة إذا نيبر سلوزس و ق <تصفيق> أ ل ه في نيبر وخف ا لما خد أنت بيوتك لا لا ا ي ه م ه مجتبى ولا فيفر في ف ا ن ا لا، ح في ف ر ن ا ه ا ل م هو ا ي حاجة فيهم ب ت ص لا يا ت ص خ ق ا ل ح ي لا، بعد ما خدت ا ل ك و م ن ت ر ي ا ب و ن ا كنا بعض شخصين. ما ان ا ن ب ا ر دام يدخل م ا عرفش الشخص ب ق ب ر ض يبغى يعني هو ي ن مش ا م ر ي كم ب ا ى بس ما ب ت ي ب ر و س ك م ر ي ك ت بقى؟ هو صار دعم أ ع س ن حاجة طبعاً في ي ا ل ي يعني ولا بقى ولا تمشي من ه ا د صوب معمم انتباع داخل لباقي ا ل ن ا ه ل م انتبه ف ج ي لما شخص شبع ف ا أي بقى ي ك ا ل ح ا ل الثانية على احتمال الثاني ل احتمال الثاني ا ل س ب و ا ل خ ي ر إ ه ا ح ت م ا ل الأخير خ ل ي ت م ا ع ل ا ح ت م ا ل الثاني و ا ل خ ي ر ع ل ضبط ا ح ت م ا ل الثاني والأخير ي ف ص و ل حالة غير ف ع ل ي عملية ا ب ك ل ا م واضح ولا مش واضح ثاني واضح يعني إيه واضح يعني كمان ما واحدة تقدر ت ص ل ب ي ة بعد التحية. ع ل و الدكتور أحمد ا ي ورا الدكتور أحمد. في جلسة ك د وده لو هي ب ر انا ى حد برد على الجلسة كدة. ف ت و ص و ل ي على فكرة الحرجات في اللفة. أنت س ل ا سؤال وبراءة الصفعة ا ق و ل البراءة. على حد يبر ص و د ك تقولي لا. لو قلتها ما ا ي ه في الفكرة؟ شوف ا كلام واضح. يعني واحدة ت ص ل ب ي ه بعد ا ل ت ح ع ا ع ر ف ل ا ح ل n e ر الحالة ل e v e م سألت ع ن ه كل ب ر ا n e v ر r ل و ز ة سلطة. ت ق و ل ي لا. لو سألت ف ي م ا ن إيه؟ ت ق و ل ه م أ ل ا ن غ ي ر ا أنت س ه ما عندنا مشكلة صلوزة. هتقع ا ي ه ما هو ا ح ت م ل ي ن ب ر الحالة الثانية عملية ت ض ع ض ا ي يعني هي عملية تضعضعي. عملية ل ض ض ا ي تشمل. أيدي أ و ل ي هي الحالة. على فكرة. أبسط حاجة. يعني ا ن ت ع ي ن ن ا طول عمري ا ح ب ي ي ن اللي خليني ق و ل ن هي عملية ت ض ع ض ع ا ن هي م ش ل و س يعني إ ا هم ا ك ب و ا ل ى ا ل ي هو عايني اللي هو ا ي ح ض طارق الامتحان. إيه، ا ن هو يعني أم، ن هو يعني ما فيش بطل، يبقى ع م ل ب ا ر إ ن خ ل ي تقولي إ ت ش خ ا ل ق ع ل ي ة ب ط ا ي ط ب ع ا ه ي ي ق و ل ك ي واحد عنده و ج ع في ج ا و ل يمين. أظن ك كدا ل ت يعني هني ن ف ع تشخيص ا ل ح ر لون ب ط ا ي عاليين ما جابش فيه ل ن و م و ع ب م د يمين لازم ن ق و ل وضع في جمود ل ي ن خ ل ي ا ب ك و ع في جمود يمين ا خ ذ ن ا اللي ج ي تنظر ل ظ ر النازج تنظر ل ظ ر كان ال i n f l ي ش o و ت ت ي ك ل ت البيت، و ك ن ي امتنعينش عن ع ب الأرجل بالبيج، ب ا ل ع ر ي ض ة الصدفنة و ا ل ة ر ا ن ك ا ة إنما فما يطش يصير قال ذ ك د ه و ة تيجي و ي ن ض ع في دم ا ل ي ن الكلمة اللي عليها العين، ا ن ي ن ن ي ي ر عليهم هما. هما الكلمتين العلوم ل ي ن الخليط شقف في الحلا وتحلل د ي ا ل ل ي ايه وتكون فروش اللجن ت ص ر خ و ض ط ل ل ج ن ف ي ج ي ت ش ا ر أ ا ل ا ل واضحة على ا ل حلقيني كرايزر حقتين. ا ن ي ج ونحكي في الحالة. وبعد كذا حصلت مشكلة ب ي شكل كان. مشكلة في ا ل ر ا د لاند. أي ش ي ب ا ر ب ق ل ا ل ح م ا بيقلب ا ل ل ي ز ا ل ل ا ل ح ي عادي يقلب ومعه كوباية شيء وبطير و ق ا د ي ما خمنه في ح ا ل يجي يقول بع ا ي مشكلة في ر ا ي ب ا ن ي ن ي يقول لك مرة حالة دي يقول لك والله ض ا ب ي ن لو ح ص ل ن ا ل ا ن ت ن ب ي ق ل ل رايكون وصيبي شط ر ا ي ب ا ن ع م ل ك ر و ر ا ج مادام في حالة كده م ع ن ا ع رفقة عيار ا ل ل ي ر عادي ممكن يجيله مثلا بنون على فيوزن في الراي ا ب ا ر د أعطيت ر ع ت ي ه ا ف م كيف؟ لكن في حالة كده مرة ا خ ر ي ع ن دي و ل ر ا ي ك ن من ر ورايتلون في ه ا ا ي مشكلة ا ذ ا تصفيت الحالة وتقولها تكون م ا ل ع ا ن ع م ي ي ك هيبقى غلط. تيجي يقولك رايت ا ن ت ر ي اي د ي ي ر ن في آن تيجي يقولك ان ه ن ا ن في ضم ن للرايتلون تيجي يقولك في بلورار ي ف ي و ج ن تيجي يقولك ا ي حاجة في المشكلة بقال ي و م ل من الرئة يبقى ا ذ ا هو ع م ل ي هيبقى غلط. الكلمة الثانية اللي عليها العين ولو ما كترحشت الحالة ا س ت ه م ل و ا لأن ممكن, ممكن العين ا ل ح ا ل ة تين مزودة. ق و ل ه على فكرة ا ل ر ج ل ده لو ا ن ت كنت ا ل ى دي حالك والقوي على بعض الوضع لو كنت شوفت و ا ح ب راسلنا ده ده على يد ليكوا ي د و س عطوني ليكوا ي د و س تعيني ب س ي ا و ز ت س و ق ع ط و ل ان ه و ا ي ه م ت ن ج ك في الحالة ت ي ر عملية ب س ي د س ز يعني خلي بالك عطوك ا ج م ا ء نصيحة لو عدت ح الحرب هاي الحالة د ا ي م ا تبقى تشخيص واضح وعشان كده كتمنى ا ن الامتحان كله يدي ا ل ت يعني معنى كده ن ا ل ع س ل كلها ع و ج ي ك ب ي ر عن ا ل م ا ع ج يعني ما د ر ش ا ي ش صوت فكر اللي هو تجدي إلى ا ل خ ب ا ي ن ل هو تفكر ا ن الحلوة بتفو بدور الحلوة، ل ع الحلوة بقى أ ب س ل بكثير م ن ا تتخيل، بقى ت ش ي ق ورق ك د ا ولا بد أن نقع عنوان عنوان أ ش ي ا في صريح م و د في ا ل م ن ع ب معين يعالج ال ااا ع ل ا ك ا ل م ا ي ة ه ن ا حلو جداً يا أ ا ل حلو شليبر خ و د تبعمله 100%. ذا يضبط مرة خصري عمل خصري ا يقول لك ليفر س ر و ل توريج آ خ ي س بعرف 50% من 100%. طبعاً ده هو من ا ل ت ا ر د بطلع في تريج من 20 كويس ت باش د ا خ د ل ا ص ذي ا ك ا ا ل ر و ر ح ا ل ا ت ليفر ليفر كومينتري ا ن ه وصعبه. أنا عامل كلمة 80% من الحاليات اللي ا ح ا ك ا ف ل ا ه ت ط ل لك. شكراً لانحن د ا م ا في الحالة ليفر والليفر ح د ي د ا بينما وأنا برجع كومينتري هذا الجنب هقولك حتى احط رقم تليفوني ا ث ن ن ا ر ب خ عشان اللمبر هو ما حلو، ل ن ا ل د ر ج ي هي بتلاقحلي، ل ا ل ا ن د ك ر ا ن ه ب يعني ت و ا ي م ا ل ر ش ي بالطريقة، عشان ي ت ق ي منها في ا ل ك و م ن ا ل ا ر د يروح لي. بس رأيي، ال الوضع ما ه حلو جدا، بس خ ل ي ب ا ن ك و ا ل ح الكبير في ا ل ح ما تعت يعني ما ت ع ت خ د ي ش ا ن هي خضرة م ب ر خ ي يعني د ا ي م ً خلي تفكيرك ن م م ي ص و ض ر ل ت ع ى ط و ن ا ل ت ص ي ب الحالة ما هي ر ت ف ع عارفين الكلام ا ل ل بيتكلم ه م ف ب و ط ج د ا بس إذا ت ك ت ب ه ا ن د ه م في البداية ما ن و يعني إذا تقول أول ك ل ك بروتيشنا ب ن ق و ل ك ل وأنا كده رايح يعني و ا ل خيالي عني أكتب أكتب عن حاجة على ق ل ا ت ط د ع صح؟ ل ا ن مرض الليفر الليفر تحس إنه يكون محسس ك د ا يعني ك و ممكن يعانون، يعني ن ا لو ب د ك ت أي ح ا ل ممكن أ ر ب ه ا لكن ا ي كلام ع ن د و ل ولكن ا ل ت ص ل الأساسي إ ج ا ما و ذ ع ا ل و ا ب هو ا ل ت ص واضح صريح. م ع ي ا ن ا م ش م ع ا ي ي يا ا ق ف ك م م ث ا ً يقول ا ن جاب ممكن أ م ي تبخلت، ت س م ع ل ي ب ر و ر مش. وبعدين جاب برهش ع م ل برهش الكورك ا ل م ل ي ة مش. برأيك ا ل م ي ن ا ل ث ا ن العيال عنده ليه ا ل ي ا ر ب ر د بالمرة عاجز؟ هو عنده ض ر ط ا ل ش ا ح هو العيال ما في اللي عنده كل العبارات. ا س التشخيص مباشر عندي ب ت ربيعي. ب ت ج د ن ب ت ج و ز ب ت ع ت ب ا ي حاجة. ولا بقول جريك و م ة ممكن ح ط ى عامل م ا ج ي ولا ق ل ر ي ك ن ع ا م م ك ت ه في الصين. ا حبيت أقول الغلط هاي ا ه و ك ن عنده بروتينات الصلاة في ا ل يوم لما ع م ل ندرس وراح صليها ها ل ح ا ح ا ت صح ولكن تفصيل الصلاة هو كده. ا ل هو ل ي ف ر ب ل م ن تشكلكم معايا. نرجع ا ل ا و ل و ا ل ط ب ع ا هم نطبع عليهم. خدناه ل ي ب ر ب و ل ل ي ر ب و ل خ ا ن ا ك م معايا ل ي ب ر ب هو ا ل ف ر ن ش الوحيد في البطل. خ ل ب ا ك م يدرّج ا ل ف ر ن ش الوحيد في البطل. ا ي ه أوكي، كده راشد أتصور. اللفر هو البرنش الوحيد في البطن اللي لازم تبقى مذكروه مشكلة في ل م ع ة حرف، حرف. يعني ما ينفعش تشيل فيه حرف في, في المعدة. عطول أي برنش ا تاني لو عايزك حتى في ا ل م ر ا ج ة عمومتي ش ي ل م ع د ة ممكن ه ن ش ي ل حرف. طب حرف ج د ي لو ا ن ت مش ب ا ض ي طب ما ذكرش. ا طب و ر ك حاجة مش عم ا ل ح ت دي طب ورق أنت م ج ه و ل وما عندكش فرق ا عضلاتي طب خلاص عم ا تشيل كمان الحرف ا د ي د لما اللفر لا يمكن تشيل فيه حرف لأنه هي اللي رحنا قلنا هي ح ا ي ن وفي الحالة ا تبقى ا ل ئ ل ا س ل ع ل حالها شو ف ج م ا ل اللي بره دائما زي على الحالة جرب مثلا 4 أو 5 ا و 6 س ا س ل كل سؤال عندك صفحة سلاسل ع ن صفحة س ل ا ل عندك ص ف ة فيها رولف ستة إميباتورجي اللي و ض ا ل جيد م ل ا طالع فيها براي ن ف ا ن و ت ي بورتال إميباتنشن عشان البورتال ع ل ا و ي ن د و ن ما هتلاقي كل حالة تحددهن. هل ممكن سؤال يطلع عنهم في الحالة لا؟ يعني إذا ل ن ظ ر إذا لو ص ف ت مذكرات دي بس ذ ك ت ه ا عرفت كل العناوين دي ك ا ح ا ج ا ت دي هم م س ة نص، والله خمسة نص. صورة ا ل ن ظ ر يعني 90 ع ي ن نقطة هم ا ب ز ا ح ا ل ض ب ط ا ش من ي ا كل أيضا ك ب ي ه وستعدين. لدت في خ م س ط ا كم تسعين ن ق ط ة يعني لو نقطة أتاخد منك مذكرة دي أه والله اللي بريده خمسة نص. ا ل مذكرة كتير يا جماعة مذكرة ا ل ك ل م مذكرة ب ا ل ت ي ل ك منيجي ولا ك ر ذ ا ذ ا ب ش ا ل ا ك ر ا ت ل ن ا ل ن ر ة كلها عشان ك ل ا م حن عندك. نصح ب ع ض عشان ا ض م ن ا ن تذكر ولا تبقى ألم منك، ألم م ن هاي تجوز ي مشي وجزناه. يوم, يوم الخميس بفكر إيه ب ا و ض ح ت ا بشت. إن مكياج نظف لبر، لبر. ه ن ا ما أقعد لبر ب ع ز و ق ت عادين شو ف ا ل ع ق ا ر ا ل مهمة؟ منين ش ع ا لبر عشان يقول لي؟ إ ذ ي وتحصل في ن ف ش ا ل ل ب ر ومشان ت ق ا ن ا ب ح ي ل ك ب ي ا ي ا ل ل ف ر يذكّر تيّم تعبيه. ش ا ن ت و صدق رعشة من خ ل ا ف تيجي. الكلبينا ن ع ر ق و ل ه م ا ل ل ف ر كله شعار المرحلة أو شعار ب ي ث ا ل ح ص ة نحن عند نقطة من البداية اللفار خلص ساعة ونص، ولو ضل ب ي ر ب ع د شويه قوي وبتأخر قوي في الذاكرة ت ع ب ي ن اللفار د ي ما ق ل ا ج ا ع ة يم، ن ذ ك ّ ر الله يخليك ي ذ ك ر ب س و ل ة ن ب ت د ش ب س ل و ب م ن ت د ي ن ح ش بالمعلومة. إن ا ل ل ف ا جماع يذكّر ع و ي بسرعة ا ل ل ف ر ي ذ ك ل ر في أي نقطة ن ق و ر العناوين خلاص نبخل. نعم م ت ل ا ً أحيش ب ا ل معلومة ونبل ش ا ل ذكرت له. نتاعي، ا ر ا ه ق و ل باقي نص. طبعاً عليه ن جاي يعدلينه ا و ل موضوع الليبر. ع ل م أن أول اللي فرض عن ا ل ل ي ر كده فرض، والحاجات اللي ن ا مش ا ح ت ا ر ه ا ما إلها في النص. خلاص ج م ا فنبدأ ا و ل حاجة ا ل ل ي ر ا و ل موضوع ه ذ ك ر ه ي ا خ و ل ن ا ا و ل موضوع ه ذ ا ك ر ه هو الليبر و ل ه اللي ب ر و ز ل ي ب ر ا و أول كلمة ال في ن ا ش ه قلنا عشان تقول على د ي برض الوظف ا ل ي ر ا ل و ظ ل ا ب ت و ا ت و ا ر كان ع ا م ل أربعة وين رقم واحد فيه ايه. اللي يتعفى ك ر و ن ي ك غير قابل للتجديد صح الرغب أو ذ ا ت ا ل ج د هيؤدي إلى ف ي ب ر و ز ة ا ل ا ي ه ريجينيشن للجلد و ي ت ي ن د و م مع بعض ي ع ع ل و ا ا ي نصف ا ر ك ت ك إن الباب اللي ت ا م السرود ا ل ب ا ب ا ل ما ت و ل و ن هي إيد سي اللي هو ا و ل حاجة ا ل ك ا ل ك و ا ن وبعدين بصل البطاطس وبعدين ب ر الجيزات و ي ي ه ب ك ي س ر و بعض ا ل ك ر د ي س ر و د ل ك د م ي م كان في دليل ر و ز على ك ي ر ب ي ر ي ه ت ا و ل وبعدين كم ت ح ق ي ك ا ب و ن ي اللي هي مكروماتوزس وهي و و ر ه م ي مكروماتوزس زيادة الحديد و و ر ث م زيادة هي ز ا د ة و ا ش و من كل ده ع ت ق د ا ن مش ش ب ق ك ر ا م ك ض ح طالب بعيدا ب د ا ي مذكرتك في لعبة س ر و ز س أنا بذكر ا ل ر ي خ و ن م ا ل ر و ا ا ذ و ر ا ل ج ر من جلدك ده. وما خ ل ي ك ا ما هذا ر ع ي د ع ا ل ه إ ن ب ه وأكروا وعلم وتم من نفسك ا و ل حاجة اللي ف ر ي ا ل ت ن ي ت ي ن عشان كل قارتين خش على ذكر ع ل التنينين ك ل م ي س تنينين كنفيس يعني ت ن ن ل د و ه و ص ا ي ن ت ن ي و طبعا ا ل ا و ل ت ي ن ط ل ت و ما ت ك ي لك من ا ل ت ن ت و م ا ت و خش على في تنين ط ل د و م زي فرض ر و ز ا ل ا ي ن ي ي هو مثلا تنين واحد ت ن ي ن ي ا ك ف ي ا عندكوا اثنين زي ما ح ل ت ي ة ه ا كلها خلاص الموضوع ه ا ا ي ن حتى ص ا ي ن ع ك و ا find the f وما ت ن ت ك ش ا ك ن من المهم ا ن ت ل ن س ي الليبر عشان ا ل ي ب ر في ا ل م ت ي ن غير ما عنديه عن شر بورطة ط ب ا ل ا investigation نفس الكلام investigation ا ل ل ي ب investigation t h portal hypertension investigation the i e r r i طب treatment نفس الكلام treatment و ج ل ب س treatment the i b e r cataria treatment portal hypertension إذا الموضوع ا ل ي ب ر خ ل و ز الله يخليك عالم وشطب ع ل ي ه كله لأن هو كله ع ب ر عن سيلك بتاعي بتاعليه خلص الموضوع هذي ي م ك ل أسبابها، لكن يمكن ا ل ف ش ر الزكوز، ا ك ن فيها إيد كلهم من ا ل ك و اللي تسمعه ا أ ي بعض هي م ك ر و م ا ت ز س لأن هو د ا الموضوع الوحيد اللي شايفي سرت و ع ك ر مع ي ر r ا m سعيا. أي موضوع فانا ل ي ه بيصرف؟ يا ر ا ي ت ي ه ن م ث ل ا بضعة ب ط ا ي ع التروس، أو جابت كلامك البشر ا ل ا ك و ز اللي هي إيد هي ب ض ا ي ت ت ج ب ه ه ا من. الموضوع ه ب ا ط ب ع ا الموضوع الوحيد اللي ش ا ي ي سرت ومهم الثاني ومكن يجيلك وردي مكروهات س و د و ا ل ن ق ا ح ا ج ش و ت بعض حاجاتنا في ا ك في ل ن ظ ر ة ل ه ا ماذا ح ا ج ة مهمة عند ذكاء في النظر سقط تماما لأن ع د و ه م ك حاجة س ط ح ي ت ك البيكشاو في م ك ر و ت و س و س كان سطحية. أنا مش أقولهم دلوقتي ل ا ن ا م بالضبط ل ا ن ع ي ت ا ن ي الكلام يقولوا ب كده. لكنهم س ت ط حاجات ا ع ق ة ب ق ا ر د ل ا كان عندهم ي ه تبدو أن ت ق ي ل ا س رونز كما قلت لك جسم حديث لكن ع ن ه م ش ي مش حديث في كافل مايونز. وبعدين كذي إيه مكاني برونزي ط ي ت ق ا ر ب الجلد و ا ل ج د ي ة وحاجة ط و ي ل ا ح من ت ر و ك ت و ر ي هتروفي عشان كده اللهم إذا ما عند ا ط ر عنده مرض ذاك عشان يبينوا ل ع ا ل م ن ه و عنده ي ه د ك ت و عايزين يبينوا إنه م م عايزين يبينوا ن ه و عنده ا ي ه من ت ب ا كده موضوع ر س و س اللي موضوع لبرسروس ه ي خ ذ منه ا ي ل كتاب ووجدت لبرسروس صارفه و ا ل ل ه وهديه ب ي ك ت ن ي ل ر ر و س ك د ن ا عرفته طول عمري أ ن ما ت ش من د و ت ر ج ع في و الله كتبهم خ ل ا ص في ق ي ه ا ل 8 ن و ا ن ا ل ث ا ن المرض ا ل ث ن ي ا خان التاعي المرض الثاني لبرت الثاني المرض الثاني لو حدش ف ي هو ا ي ي ز ح ي ا ل ب اللي هو لبرت ا ل ي ا ر ببرت ي ا أ و ل عنوان ع م ه إيه ي و ي م عاي يوم م س م ر وياه ت و ر ش و ي ت و ر ا عجم وكذا ي و ر ش وبرت تليار. م س م تاني وياه تين. ل يبغون أكتر ن ا روح أوريك وبت شئ. ر و ي ت ش ويرجع. والتيورش رقم واحد. ب ع د ي ا ن ف ا ج الكذب زي ما في كذك في كنكا وبعدين ال ا n d س ت ي r ويوم قبل كتاب ويجمعهم لنفسه وعدين كل ده و ب ي ف ن ص س ا ع ا ر و ح ه طرد الوعي التشنج ش ت غ ل ع ل ي <تصفيق> ع ن ي م ع ر ف اللي بسال تغير <تصفيق> هو عند تجوح أي حاجة و ب ت ر الجهد في ا ل ي ب ر ص ل و د ش ي بدونك ل ا ي مره في اللي ب ه ي مع ا ل ي بتصليه ق ص ي مش ن ا ع ر ف ليه ا ل ا ي بتصليه تشنج تشتغل ع ل ي أقل بجانب ب د ا ي م ذ ا ر ت ي ن في كنكا بيجي قيم ك ت ر اللي ب ر ص ل و د ش في كنكا ب ي ج شف حاجة ض ل <تصفيق> ولا ولا أنتي ثلاثة ان من ا ي الحين، من كنا ع ل رأس التكين، ولا الكتو، ولا ك ت س ولا النبيبر. نبقى كده ا ل ن ب ي ب ر ه ي ا ت تزجي، بك التكين، ما هي س ر ع ل و ج بريش و س ر ع ب ر م بالضبط. وخلاص خلاص ك ل ا ن ب ق جاي، ذ ك ر ت ك المهارة هتبدأ مين بعد ك ل ا ا ل أ ط ي في الأطية ت ت أ ذ لما جاي. لما ع ن ك د ر و ح ذكر الغستر، هتحس الوضع ك ش ه ك د ي ا وهتحس ا ن ت ذكرته بالطريقة أو ب ا ل ا س ل و ب اللي المحمدي ج ي ب ه اللي هو ي ج ي ن ك حالة وبعدين جيناك ي ق ولا ل ر ّ ب ت عنده أطيب أنا ما رحت أقرأ طيب عكسي لي و ن ع ي ن ا ي ك ت ي و ن ك ت ه ا ونقول ك ت ي حاول إن ما ب ط ت سمعهم م ن ن ف س ك من غير كتير ع ش ا ي نفسك مثلا ما هي جمال يقرأ أكثر م الذاكرة أ ك ث م ذ ا ك ر ة البشر والله صريعا ا ب ش ر ا ل ي ه يفتح ت ى م و د ة ا ق ر ا ة عشان ل الذاكرة الأربع سنتة ب ر ن سنتة كل يوم وتيجي ت ق و ل ن أنا ع أنسى وباصل ل ا داخل ا ل ص ب ا ح لأنك ب ا ل ذ ا ك ر ا ل ب ش مع أنا عارف ن م ة ع و ما ش ا ر ف ع ا ه و ت ع ي ر ت عايم صغير هندي أخطر يعني أنا بقول لك ع ي ل صغير هندي أخطر اللي هو أنا, أيدي عين جدي. ابني أنا مش أي ي و ج ه ع ا ي قد وتنى ا ب ن ي خد ا ل ص ف ح ه د ي ك د ه ه ا و ت م ع ا ت ق ع ل نصف ساعة وما هي تمعار ت ى ما أ و ر ي مش كل سفر ولا ع ط ل ي ة ولا أي حاجة المهرة أنا ف ك ر ة عن ا ل م ت ح ا ر صعيرة م ص ع ي ر فأنت ب ي ف ك ر لو أنت ب ي ف ك ر بطريقة أكتب يعني أكتب يعني بذاك من غير كتير وين تا أخطر ح ا ب ط عريض ب ع ر ة مش ه ش ف ي و م أو مين م ك ن أنا هنش ف ث ل ا ث أذكر ت ك ر ت ي ج ي مثلاً ز ع ي ن الزفر عم بق بيتت. تعرف ا ل ه م س حاجات. حاول تبتكر. ا ت ي ج ي ب ت ك ر ب ت ك ر واحدة و ت ن ف ى خمس وبنفع تبص على خمسة د ي ل ا ب ي ب ت ك ر واحدة لكن لا ح س م و أشرافك ت ك ر شخص عود في إحدى الصحراء مرة. لا. لكن علم كلمة. ا ي ه شرحك ر و ا ح د لابد ن ة مين ب ر س و ن ه ممكن ي ن ص و ر ا يعني هو فضولي واحدة. والله ن ا و ا ح د هي عيانة كبر عضو طيب، ا و ل ا ح ت ك ا ن ت حانجو رقم طيب هو ل و مني، يا موقت شايفي ا ل ا و ل لما جيتوا ح ي ب و ا مني، ب ق ي طبعاً الصديق، نعالج الطيب طيب إزاي؟ نفصل هذا نعالج الطيب ا ز ا ي خليكم ع ي ا كان ك ح ا كذا ا ج ا ت بس كان كل حاجة فين قصير، ق ر ي ن و ش ا ف ي ن في ا ل و ل إما المكش وبعد ك د ا تغيرون و ي ه يا دكتور دكتور؟ و ا بس خليكم ع ي البايرونو دكتور تناولوا بستين س ا ي ه ا ل د ك ت و ل ددك، أنا أتناول بستين ددك، مرة، إذا كانت مرة واحدة د ب ك ف ا ن ا ق و ر ث واحد من ددك ا ي ه يدك، ددك ترث واحد، فبعد ك د ه ك ن ف ي ه كمان، ع ا ل أ ض ر ي ش عن ا ل أ ض ل ا ي ش قلنا يا نوقي ي ه مش م س ت ح ض قوي، ا ل ا بحالات معينة لكنه ا ه وبعد كذا يجي ق ل وبعد ك ه ا لوينش؟ لا خلاص خلصت يا ا خ ي إنت ف ل و غ ش مين ي و تري؟ فروغش هو منو اللي قلناك إنت ب ل إنت فروغش عايزنا نطلع حاجات. الحاجة الأولى بالكثيرين فاكر. الحاجة الثانية كلينكال ف ا ك الحاجة الثالثة ي ي ن ودور ت ة ودور ت ة ودور ستة. إنت تكثيرين فاكر كله ستة حاجات. ثلاثة يعنى الأمونيا وثلاثة عناوين دي عشان ت ل ق و ن ا ل ن م ص ط ي ة خ ل ا د ة رديعة وترك حاجات تعلم الأمونيا وحاجات تعمل هاي ب ل ك ا ل م ة تقرين ا ن ت م ل ن م لي الحاجات اللي تعالل أمونيا كهذا كلا ا ح ا ج ا ت اللي هو ي ع م ا واحد ي ك خ ذ مثلا كثير ي ع م ا واحد بينزل ت ج ج م ع برا عمور ث ا ف ة ت ت ص م ي ع م ا واحد يأخذ أ و ر د تطلع ي و غ ر وحتى ي م ي ه ا أرسل إ ن ل ا ب ط إن الدم يطلع ساق تحت ليه لتحل جموداً إذا؟ أوه هما غ ل المكانين ل م و ن ي ا ب د ا ل أمونيا طبعا لا لا, لا كلها ف ش ي من ب التينو يعني دي و ل ا خمس ك ي ت و طايق مع ذلك الأمونيا الأمونيا بتجي. ده راحوا ل ا كن بس بس س راحوا. هاي كلام ثاني ص ر ح ة ف ه و د ذا ك د ه و ب ر ا الحاجات اللي م ح ا ل ب وكلميا ودور ل ن ه م م ما ت ر ح ا ج ا ت ك ي نكبتش. ب ي ي ك و م وكوما ب ي ي كوما ك ا حاجة ست ح ا ج ا ست حاجات اللي هما كانوا يين. يين بتجي وين بتجي وين ب ت ي أكثر. سؤال بريء. وانا اللي حاسسه ن ا ما ل ي ت أرد ع ل أول مرة. ي ب ك ن تجني ا ح ت ذ ه يعني أنا متوقع و ا ن ا برجع فيبر. يعني في معايا تجاوب ج ر ع ش ا ن ا ح ا ف ر ض ن ل كلام ص د ى عن الله. قص ر ا ي م ب ع خذ ليكم. حتى اللي م ش ا ك ل الله خ ل ي م ع ش ن صادق. ليه ا على و ش ك م على م ا ت منتفقين. لما ست حاجات اه و ض ل ع ه ا هي تعبذ ومش شايلة صغيرة ولا. يعني ما هو ده ش ب ا ل م ا ن ى والكلمة دي. ع ا ر ك ا ل اللي صار ل ز ا ي ا ل حاجات إ ن ي هو ما بعطني و ل ك كل واحد شو واحدة كله. ر ي ت الأول ر ق واحد وين؟ آه. رأيت ا م س ع و م ا ن ي ن وبعد كذا بتصور ب ا لا ي ر م ع ر و جميل ج وبعد ك ا ب ص و ر ك ا ن ي ما أ و ل أنا ما ا ن ي ما أ و ل ن ص ا ي ه ن وبعد كذا بتصور. أ ن ب ي ندي ا ن ت بيجي كل ا ح د يومين. صاحب ا ن ا عصام. وبعد كذا بتصور ا ل ك ي ن ي لكي ي ل و و ب ع د ا ن د ر ا و ر وبعض الأشياء. فين ه ي و ر س ب ر ت ر ا ن س ب ل ا ن خلاص هقولنا ا ل ل سؤال اللي جاي الثاني دي سؤال اللي جاي الثاني دي. بعد ك د ه طبعاً ثاني ن ي كبرتشو س ب ر ت ر ا س ب ل ا ي اللي هما ن و ي ن ا ر د ي وبربر. كانوا كم كلمة؟ م ت ي ن ا ت ج ي ن عن ا ي ه م ت ي ن ي ه ا ب ر ب ر طب م ل ت ي أ ر ب ع ح حجات. ن ا ت ج ي ن عن ا ي ه عن إ ي ط ن ا راح ر ج ع ا ل أ ر ت ي ثانية و ت ي كل حاجة. وخلاص ذا ب ا س م ه ا هو ليه ؟ ترى شرط ا ل ب ي د ر والفلي ش ر كل حاجة في ا ل ر الدنيا كلها وليش ن ه و عنده ا ق ت ر ب ش في ا ببطنة غير الجزر و ن ي كل حاجة وخلاص حتى اجتماعه وتم م ع ال و البيضة و ا ل ب ا ي ما ي ي ع ن ي س ب ك ا ل ب ي د ر و ا ل ف ا ي و ا ي حاجة في الجزر و ا ي حاجة في ا ل ق ل ض بيدي ع م ب ا ز و ب ي ي ت و ر ك ل ي ة معايا مصعايا ف ك اللي السؤال اللي يجي لك ش ن ه د ي د ا ي م ا صابد بينتهي بكرة و ي ك ي و ن ل ك ي ه ة نفسي أ ا ك ي لك مرة، ي ا م ي ت ي في الحياة حدش و ن ل و ق ت ي خ ن ا ب ا ل ك ل مين مرجع؟ لا مش مرجع، أنا ل ن ه رجع ب د ولا فصله حنمش ر ب ك د يعني المفروض ا ن الحصة ا ل م ر د ع ة ي ه بنجمع ر ل ك إ ا ف ن ع د ب ك د ف ل و ا ن ت م م ش ك د ي ن دلوقتي، طب م و ا آخر ساعة، تعرفين يعني ا خ ر ساعة، خ ر ج شرط ونفروجي ونيورو و ا ط و ل و ج ي بالضبط، يجي م ع بكل ذا، ب ص ت ك ر ي ن جمالي ي ا م ما ك ن ا ع ي ن ك ل ا ح ن ب ي كانت أكفين في ب د ا ي ا ت ي ط ب ع يعني ا ع ل ي هو، ف ا ن ا عايز ك دلوقتي. ديهم نية، نفسي ي الحار، نفسي واحد م ن ه واللي عشيو، ن ب ف سفلي، 6 زي م ن ا قلت، زي ما ن و بس ك ا ه م ا تقول على طن، d د f i n i t i كلمةين، ي ه م ا ط ب ا ي ن م ل ط ة d e f ن n ط ب ع ا ل من 30 سبيا. e t i o l o g كلمةين، المغير يعني ا ي ه عضوية اللي هو برد كمون، آ ر غ ر ر كمون أكبر من كم؟ من 15 د ر ا و ن ك ل ي ن ت ب ي ش ل م ت ي ن واثنين إن ي ن ت ت ك ا ل م ت ي ن ا ل ي هما و ع ض ل ا ي ونترابس واثنين إن بي. إن بي يقوله اللي ه ليس وناتج وعشان كده مش تيدين ب ا ل ت ف ي عشان خ ا التبريد ت ش ط ع ه تبادل الكلوروز. والكلمة الثانية. هذا كود بيس ا ي خ ا ر إم أو إف اللي هو م ط ب ر ا ن س ت ي ج ي ا ل م ت ا ث ي ن و ا ن ي ن إن ي ن ه م ك ا ل م ت ي ن ب ر و س ن د ا ي برولونجيت. عشان ك ه راح يحطهم. مضيع عمره اللي هو على مضياف طب عمره. ويجي في الاخر ا ل ا د ت ي ج ي ش ه ي ق و ل ا كلام في ن و ش هو ي ل و ق كثير عاوز الامتحان. وينسى ان البرسلوم ب ا ل ط ا ي ن ب ر و ن ل و م صح؟ م ث ل ا ده طالب اللي ي ج ي ب اقل من طالب اللي ا ف ك ش حاجة. ص ف مثلاً. ه a n i f ت ي ش ن او i ن او ث ت ر ي يعني يا جماعة ع ه حاجة او ا c ي و ت يبقى د س ط ا ل البرسلوم ب ب ر و ل و ج ن كل ما تلاقيه مهم ا ل و العضو ميعرف في ا ل ن هي ا بتقول لي أن القلب من نورمال ل ن هذا المرض مرض و و ا ل ن لا ي ت ل عندما يكون المرض ي ه مرض ك ر و ن ا ك ل م ن ا ل س ا ا ل ي ف ا ا ل س ر ن ا ما ن ع ر ا ل ب ي ب ن ا من الشمس الساق ا ل ا د ا ل س ا ع ش ا ا ا ر ا ي هي مش ي ده س ي ر أبو. لو كان معي. ماش ع ن ه يعني ع ا لو كن كبير ما ت ع ي ش ا ل ط ي ه يعني كبير هو على وشك ن د ي ب ه ليه ا س ك ن خ ر ا ص م ا ع ا ي ا لطيف ش ا ر معنون كبير ه و ا لما ح ا ج ة ل ي ف ب ي ا عشان كذا ما ي ص ر ع م ن ا أ ا ب ع مشاهد وحدة م ش ا ه ا ة جميل إ ن ا ليه آخذ ا ل د ا ا ت و ع ن شو ت س ي ن ا ت لما يكون ا م ن ا ل ا ل ب البروتينات ل ي إ ا ن ا أكثر وكل كده عشان كذا أنا ما س ا ي ك نقدر طايني ق د ر على كثر الموضوع ده ما ن ع ا ف ش ن ت ح ب يعني جاي ب م ص ل اللي ليه ا ل ك ا ا ت ا ل م ص ا ن ي ن برضو ي ق و م تربيق على نوع ع ي ل ط ي أصلاً خلاص؟ ن برضو م ا ن ع ن ر ش ة بس كم؟ ل ا ع ل و ن م ا و ي ممكن يطلع ت ب ه ا ي ل ن ا ن حتى بس 2 ل و ب و م س ا ل ب إ ش ا ع ت 2 ا 20 تلو. ح ت ن ل ي ت و عينه. ا ل ه ي ت ر ش ن من ا ن ا ل ي ت و ع ي ن ا هاي ش ن أي م ا ل ا ً المرة هنرجع عشان تروحين، هنرجع ا ل ر ة حتى نذكر النتائج يعني. ا ل ن ا ج ط ا ع م ث ل ا ط ل ع ن من ا ل ن ت ر ج ط ع ا من النتائج. ح ا الله م عليكم ا من سافرت، كوني ب ذ ر ا ل ي هو م ا ل ف ر و ز ت و ل ف ر ي ة الله يكفيكم، إ ن ش عن ا ل ن ظ المرة. جاي نطلع ر ب ب ت و ق ا ل ب ر تغير ا ل ن ف ر ص ع و ب ي يأخذ في مذاكرة ساعة أظننا حنا بنتنود ل خ د أ ك و ر من س ا ع ه ما ليش ما حد شيله بس يبقى طالب إند للموضوعين دول ي ا خ ذ و ن ا ك و ر من س ا ع ه المذاكرة راح بسرعة ذاكره الفراشة يعني ذاكره الروح جات بسرعة بسرعة يعني ا ليش ما حيم ب ت ت ب ع بتحت ت ع ح د ساقين م ا ن ت ساعة, ساعة, ساعة, ساعة. تأخذ ردة مثلا ر و ساعة وبعدين تقدر ت س م ا ن ة ونص خلص ا و 8 م ا ونص م ن ا نتكلم عن ذ ا الموضوع إلى قرط البار التنشن وبرضو ما د ل ن ا من غيره من غير ك ت ا هذه تعتبر ر ط ه ع ا التنشن قبل ما تبدأ كذا من غير ك ا شو العناوين اللي ا ن ت ع ا ت ع ر ه ة ا ي ه هي العناوين العناوين ا و ل ا ً ا ل ت ن ش ه العناوين أ و ل ا التنشن ا ل ع ا و ي ن كين أ ش ر ي ا ل ع ا و ي ن ا ي ن الجنين ا ل ع ن ا ب ا ل ا ت ص و ل التكنش، ا ل ت ن ش ما يبغى، بس كمان، ثمانون، على ك م ا مكاتب من غير م ح ت ا ج ي س عشان ج م ا ع ب د ا وصل ا ن ه و ا ن ي غ من اللي دايت ك ل م ر ج ع ا ل ي محتاجين، ا ل ت ن هل في واحد م ح ت ا ج ي ف ا ح د رخصة شوف ا ل ي ف ن ش بيرفع ي تكنش ا ن ا بيرفع ع ا ل ي في الوريد دايجي، أ ق ر من كامية، و ا ن ت م ش ا ك ل الرقم ب ر ف ع ده ب و ت على حسابي مش ت ك ل رقم خلاص أ ض ا ب أضرب ك م ي ن ن و ر م ة والله لو نشلوك في ا ل م ك ا كده أ ض ل ب ك م ي ن و ر م ا لنروح لنروح و الرقم تنب م ي ل لا نروح ممكن ولكن ه ن ا ما ي ص ي ما برجع، ه خلاص أ ض ب أضرب ك م ي ن ن و ر م ة ف ي ي و ل و ي م ج م ا ع د ف ي ي و ل ج ي في بعض يطلب محدود وطلب إذا صورت ص و ل من خ ا ر ض طلب المحدود ده يدي ولا في زين، ن ا أكتب ص ف ح ك جامدة وكلام الجراحة ا ل ك ي ر ل ب يا ر م ع الواعي، إ ا صورت و ت من ق ر ض ا ل ي ب د أ ي م ح ل ق ف ن فا ن ا ل ج ن ا اللي ب د أ ي ط م ل و كذا م ك ن تعرف ا ي بيولوجي مخلوق واحد بس اللي هو أ ي ن ا ليه ما رفضوا؟ بس, بس في ع ر ف ت ي هو ليه رفضوا؟ بس تعليه بورتال ما يبكيش؟ باسجينهم ا ل ى ب ا س ج ي ن ي كان فرق الدم، ف ع ق الدم عند ا ل د ي ن و ا ل ج ن س ي ن ا ل ب و ر ت ر ب ي ن ه القاء أو ا ل ت ح ا ر ا ل ب ي ن بين عصري من ذيل ا ي ب د ي ن يأكله عملاق ب و ر ت ر بين. ا ل ر اللي إذا ب ا ل ج ي ن ي ت ا ا ترى ك ا ل د ا ن ي مش عارفين ش هنا يعني ك ر م و د ة وهم لما في ا ل س ي ي ج ب ب ش أما مش عارفين شو في السنين و ا ل ل أنت ت ي يعني ك ك ر م ذ و د ه لما انتشر يجذب لهم، ا ن ت ش على ا ل ج ش ا ش د ء ذ ا م و د ة ومن ا ل ص ع منشوفه. أول اللي م ي عشان يجيب بورتو في ت ي بورتو في ت ل ك س ا م هذا بصل جدًا. خلاص حاجات هم مش بيشكوا ف ه م ا ل و ا ي ف وذكرنا ا ق ع د ي تبدأ ب ت ح ك ت ل ا من أولي، ثنين ثالث. وعشان ما تنتشبك. ثنين ا ل ث ث ل ث ث ن ل ث ث ا ت ث ث ا ل ا ا ل ا ل ا ث حاجات و ا ل ح ج ا ت و ا ل ا ج ا ت و ا ل ح ج ا ت على ك ا نقطة 24 ب ع ة و ر ي ن ن ق ط ل ب ي ك ت ب ر على وين و ا ي ت ب ر ج يكتب ع ل وين هم ا ل ا ة حاجات ب ت و ر بورطة هاي ا ل ت ش ن واحد هذا من ب ي بس ب ا ل س بس ل س ب ي بس بس بس ب ي ل س بس م ل بس بس ا س بس ي س بس بس بس بس بس بس ب ك بس ب ا بس بس بس ر س بس بس بس بس بس بس بس بس ب ش بس بس بس بس بس ب ت ا ل بس بس ب ل بس ب بس بس بس بس بس بس بس بس بس ب بس ب بس س بس بس بس بس ب ش ن س بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس ب بس س ه ي ص ل ف ا ل ف ل م المهمة جدا اللي هي الجبر هاي دماره. عندما تيجي تشوف الجبر تغير عن ا ه ب ر ت هاي بترشم. ا ل س ب ب الوحيد ا ل ل روتش. يبقى ر و ش يعني انت روتش م س ا ي ر من عشرة برتر. و ط ب ع ا ت ب ع ا ر ف البرت و ا ل س ت م ش ا ن اللي هم و ا ق ف ي ه م وسمش عيارك. معايا او ج ع معايا ك و م ب ي ك ي ش ن حاجات اللي عندك لو ا ا ت و ا ر ك ل طيب ن ي ن ي د ك ا ل ا ن س ك و ب ت ي ع ب ا ئ ي كان في كمان ك و ي ن للستروكتي وكان في رينال س ي ل ت ا ست حاجات. ت ي ك نفراهم فراهم حرام بس يعني كلمة مجازية ا ن ا ن ت و لما ي ج ي ب ك م سؤالكم من ل ي ك ي ش ر ا و ب و ت ر ل ا ي ب ا ن ش ل كل لغة ت و ن س ي ا ج ا ي ه بارسال ف ق والواقع ل م م ك ن كلمة س ج كمية س ج ا ل بارسال وهاي بارسال ا ز م تتكلم عنه ا ل ي ت ي ن ع ط ي ت ك ا ن ك لغتي ا ك ا ن ت ل ي ن أ ب ا ر ك جلسة دسروس و ت ت ك م ل تبعرف طبعا ا ل س ج ا ل بارسال ا ل س ج ا ل ب ا ر س ل يعني ا ل س ج ا بارسال هي المالي ما ل س ب ب اللي يعم ل س ج ا ب ا ر س บอร์ตเลอร์ไฮเดร و م ์ช์ผมม ا ่ ا ใ ت ว่า ك م ك ل م ู هنا I can the the that <t ND> is, the and say that Bortle is the only code of c e l e s t a l b o d i e and no one can deny. ถ้าเร ي พูดเช่ د น ي ้แล้วไ م ่มีใครจะปฏิเสธคุณไม่เคยเป ا นผู้ร ا บผิดชอบเลยใช่ไห ي ไม่มีใ ل รจะปฏิเสธถ้าเราพูดเช่นนี้แล้ว ي ม่มีใครจะปฏิเสธแต่ผมจะบอ ك คุณว่าคุณจะ ب ับผิดชอบคุณจ ر เป็นค ي ที่ท ا ل ا ن ف ت ا ي ة و ا ل ت ر ي ز و ا ل ب ر و ت و و ي ن ش على طرق ا ل ن ا ط ا ل ب ر ن ك و ي ة حاجات س حاجات بدون كود أو على ت ح المحلول طبعا هي ا ل س و ي ا ن بارسيز ا ي ب ل ي كتير د ا طبعا لازم تعرفها ك و ي س جدا ولازم تكتبه عن السوكيان ب ا ر س على اللي هي ا ل ت ر ن و د ا ك سطحية وقيمة تي. أو تعالوا نتكلم عن موضوع عموم أشمل من كده. اللي هو زي ما تيجي. ليه خ ر صعب علي ا ي ن ك إ ن ا تخيل. ا ن الطالب ذكر يلوصف مشاكل إ ن ت ج ي ة ج د ي د ن ب ر حكم على ب ح ل ه خ ي ط ة برضو م ع ب ر ا لازم يجلس ا ل ن ب ر حكم ع ب ر و ا ي عين نفر ينف حكم ع ب ر وما د م ينف أشر ندث النفر إنه م ن ف حكم ع ب ر إذا عدم يجلس يكون بري جدا ولم يفشل بالنوزسحيل وفي نظير مستحنا أو ي ه ا ل د ف و ز س أو يأذن الجيع أو ت د ي د ي ن الجيع تجيبين ج ا م د ض ش ي ك ي ي وفي ع ا د لو هو شيء ك ت ي ر ي يعني أ ب ر ي ت ي ي يعني يعني أ ب ر ش ي ت ي ر ي ا ص ل ا ك ي ر يعني حاجة في الجهاز في القناة هذا مية ن ي ج ا ع ا د ا ل ح ي ا ن ط ي ن ي مشكلة نجيب ا و في ن ي في القناة ه ا مية الجزء العلوي الجزء العلوي اللي هو ل ح د ث ي ن لحد ا خ ر ا ل ز ن ا معايرة يعني أي مصيبة ك في الطفرة أو في ا ل م أو في ي م ن م باسم أظهر G I T ب ل ي د س طب لو ورجع ال T ب ي د ن م ن شاء ا ل يقول هتقع تحت مستوى ع ي ا يدندم يعني حاجة في ا ل إ ن ت ر ن و حاجة فين في كل معايير مش م ع ا ي ا ر طيب ا ل أ ظ ر G ي اي ت ي د ن ا ي ه ا ل ر ز ن ت ي ش م ت ع ا ع ب ه ا ل ر ف ي ا ن ا ع ن ي ج م ن ي في البطل أ ك ط ر ب ي ن ه و ب ي ن ك و هو ا ل ر G ي اي ت ي د ن ل ا ن كل الحاجات اللي تحت مستوى ي د ن د كل دي حاجات م ح ت ا ج ت خ ذ د ر ا ه ا يعني ما ت م ن ش أخذ ط ل ا لما اللي يهمني وهم ت ر ا ذ ي ذاكره ي ا ل أ د اللي ا م ن أ ظ ر ج ي T ل ي د ن لما يقعدك نزيه. سواء في ا ل ص خ و د ش أو في النعده أو في ا ل د ر ة ه ت ش ت ك مني. ع ن م ا ن ت تجعده تحر غلامتي. أسمعهم عندي. ع ن ه ا ن ا ن ت زم ز ي ن ل ع ل ى ا معرفون م ع ي ي ن ن ه ا ه لأن الظم يندم الشرش. أسمع و ق ل ا ل ط ل ا ل إني ل ش ط و ن ما ي ج ل ش ب ا ع ي ن ا ل مجردة. ش ي بس من ا ل ا ح ت م ا ل ا ل ا خ ي ر ثانية م ا ل ا ح ت م ا ل ي ن الكبار اللي هم إيه؟ هما هي هما قمت أو نجية. يعني ا ي كلمة ما ت ن س في كلمة و ا ح د بس يعني و م ة قبرة. طع ر ا ب ً ا يعني كنا نيجينا يعني بسجوا في بلاد ا ل س ت و ل و ع بلاد ل س ت و ل ا ث م ا ع ج ر ي د ي ل ي ن ببررهم. يعني لو ج ا ل ك أي مشكلة م ث ل ا تواصل ي ن ا م ك ل ا ت في ا ل ر غ م في الفستول دم هينزل في ا ل س ت و ل لما عشانه هنا عدي م د ي ن ا فكر ا ل م ي ي ن ة يعني في مشكلة ا ن دم مش نازل في الفستول. إنما دم مهضوم في ا ل س ت و ل يعني ت ظ م يعني ت ظ م يعني عشان يتعظم لازم أضمن ا ن هذا الدم د خ في الجسم م ط ع ب ي على الأهل ت ع ل ا ل أ ل ع ا ل ر أ س ا ن عشان ينزل دم م ح ض و م أسود اللي هو متموج ف ا ل ش و يعني دم ومرضون فين في الشقوق بقى إذا هم تمتص ي ع ن و ن من ا ل ج د ر ا ا ما ت م ت منينا يعني بتصجبي ذبح ا ر ي ده هو دم ا ع د في ا ل أ ب ر جايتي ولكن لموجة أقصى من جل يعني ما ت ا لو واحد عنده نجيف في ا ل ي س ي ق و ل و حتى يوصل ج س ه أقصى من 30 لس يقولون عطنا عنده على الأظن عطنا و ل ضوء يصير 8 ساعات هل م س م ي م ي ن ا لا مسمو ش ملينا لما س م و يبقى ب ل ي د ن ج ب ي ر ر ت م نبدأ و ل حاجة ت ل ا ق ي م ا تمشي بنو بيكو د ه ذ ا ه م حاجة ل ا ي م ا تمشي يعني اللي ما تمشي يعني بومينج أو بلاس إن أسباب اللي ت ي م ا ت م ش جدا ا ل د ر ا ت من ع ل ا ل ي ا ل ع ب ا ل ي ت ي د م ا تنسج أي حاجة ت ل ا ث ة فين في الأبر جي ي يعني يعني يعني ح ا ج ة ا ل ص ب و في الطومك أو ي و ز د ر صح و ا ن طن ا ا ع ذ ب عشان ما تنسج ب ن م ا ت ن س ل ا ر ا ب ع ب في أ في الصفر و ر ب في ال ا ج ر ا ز د ه م يعني و ا ف ر ا ل و م ك ا و في في ا ز د م واربع في ا ل س م واحد عنده إ ت ا ن ه و اللي هو, هو ينزل فممكن ي عنده ا ل ر ج أربع مدرسة. أظن أعتقد أوقاتها ا ل م ه وفي حد ما رأسي لأن درجات الأربع عندهم م س ص و ر ي ة ا ل ش خ ص ق لكم يعني. أو ثلاثة أنتم أغلب الربع. ولهم يقولوا ثلاثة و ن ت م ل ت الربع. ت ق و ل و ا أنتم ثلاثة أ ش ر يعني أ ح ا وحدك أعتبر طبعاً من أ ا ش لكم واحد. لا خ ل ي ي ن يعني أنا راضي أقومكم. طبعاً أتجه برش طبعاً و ل ك م ق أ ت ب ر ثاني ك م أ ت ج ثالث كمة أتجه برش. ك ا ر ث ر ا س ل ب ع ك م ن ت م و ه ا تعلمي يا. ي ن ب ا ل معلمي خ م ع ل م ي واحد اسمه. ما ي م ا م ا ل م ي ويت. ا و ك م دعبرة ع ي ب ا ر ت ك سندروم ده كانو تيم حسوا مش ك ا ت شيء. ل كام خ م ر ي ه ع ف ت ك دي حقيقة مش كلام ر ل ع ي واحد اسمه معلمي، والثاني اسمه ويت أو و ش ت ا ل ك ل ا ت ا ل ج ا ل اسمه يعني. الاثنين ك ر و ا عديد مرة كانوا ب ا ل ش ب ة ا ل و ل سندروم ث ل ا ل ع م ا ة و س ع و فكانوا عادين ا ث ن ي ن فكانوا عادين بيشربوا ا ي ه الكو بيشربوا الكو ا ن و ا ع ر ف ي ن هذا بيشربوا الكو كثير عاجز هذا و ا ل و م ت ي ن ا ل و م ت ي ن ا ل و م ت ي ن فرديت ي ا ل و م ت ي ن عمل الانسوليشن وفي ه و صوت ط ه فا وش لقى م ا ل ي ب ي ف و م بيفومك بيفومك ووش و ق ت بيفومك ا ل ا ي بعد عمل ي ن ا ل ا ث ن ي هي و م ك فلقى في دم ولا ينزل هم ويا م ل و ر وأنت عملك صجبرت هم لا أنا ع ا ي ي ن الصجبرت منيح السبب الوحيد اللي بقول صجبرت ب ر ط ه ا على بطن شو السبب اللي ف و ر ه ا على ب ن شل ب ر ت م ا ن ع ش أي حد عنده ا ر ش ح ا ت ب ي العلكول عملك العلكول بتعمل و م ك بتعمل س ل ي ش و خ ص و ا إذا ك ت ب ي د ك ل ا ي ه و عشان يبرت يعني ش تقولي ن ه م ك مش ذ ك ا ت ك ب ر ا ر ا ح م مرجية صندروم كبدي ن ه 1 ة 9 2 92 م م ك ت ح ا ل صندرومات روم كبدي ه ك ه اللي كتب. هو عبارة عن أمشليش ا ف غ ة ا ل د أوثير في الغصبة ا ل ب ي ت و الكحول خبص م ع ي حاجة تعمل دي كثير ب ع د كلا ي ج و م الناس راعي بعض كلا شطبة كلامه غ و ا أي واحد عنده رديت دي رديت م ي دي ر د ي م ش ل ي ش و يعمل كثير في ا ل ص ب ة الدف ممكن يجيله دي زي ا تلفز خلاص صندروم ش ر ا ف ي بس ن ا ك ت ع ش ي ن ب ر حاجة إ س ر ح ة ت ح ل م ن ه ما و ش قيمة يعني ن ا ل ع م ل ي ا ت ا ل ش ي ب تراعيها و ل ي ث ل ا ث ة أ و ل ا و خاص جلسوا ونظرنا لحاجات اللي فينا ع د ة م م ك ن ت ا ج ي ب ما تفشل جلس ع ل ي و م من بعضه جس ال... جسر ا ي ت س ك ا م ر جيبت أرثر جودا الأرثر حمله بين حطه ب ط ن ة يعني اللي هو هذا كده اللي هو جلسوا ده ما في التمك ح ا ج ف ت س ت م ك ت ج ي ب ن ا فيه أي نت قدرنا د ي ت خطط م ع ي ن ا جيبر سواء م ب ت سواء م ب ت ل سواء ا ي ن ف ي فيهم ا ل ر ب ع ة هم ي ح ص ل صم ل ا ن ه م ع ا ي ز ي ك ت ب و معين نفيس نحصلنا ح ض ه ر ن ا ل أ ر ب ع ة ما فيش ا ل ع ك ا حضورهم ييجي كل ما ف و ش ش ن ا ر ب ع ة المات حصل إيش تعليبوهم بعد في مستويان ل ط ي ي خلاص ا ي حب حصل إيش ف مشي مرادي مردي ل ع م ر ا ج ي ك ا لا في, في ل م فكرة خبيثة وأنا ك ر ه ا اللي هي و ا ي ش ن طبعا ب ا ل ع في كل م خبيثة ي أبغي <تصفيق> و ا أي أنف ك ا م ي ا لكن هي هي ك ل ه عشان تبدي ك ن ي ش أ ن ي بقول في حاجات ع د و ي ي ع ن ي ما بقول ك ي ش على واحدة. السؤال اللي جاي كل س ن ي و ا ل ل ي ب ي و كل سنة والسؤال العام وكل عام. ا o w to list د h e d i a g n ك s ن ا ك n d cases شوفنا ك ل ا ن ل سنة س ب ع ا ل د ي ن ي اللي ق ب ل اللي ق ب ل كانت أنت الصعوبة وخشبها وسرعة ج ي ه م كل س ن ء أنا وشريش <تضيل> ا ج ن و ز ت <تضيل> أ <تضيل> ن كاتب ب ر <شعر> وعشان كده ن ا حبيت ا ن ا ن ا ج ا ب ا ج ا ب ة ا ج ا ب ة تفصيلية في كده يعني أ ج ا ب ه بالضبط مو الكلام اللي ه ت تروح في الامتحان تعمد جيش كم ت ع وشريش <تضيل> ا ج ن و ز ت في البطن يعني يعني ما قلت لك أعرف وشريش ا ج ن و ز ت ا ن ا كاتب يوم أنا كاتب بيربو ن ا كاتب برنامجين أنا كاتب ف ي حاجة يعني أو وشريش ل ج <تضيل> ن ز يعني إلبري أ ل ش ي ك الموتى هاوف ك ا ل ا ن ي ش طبعا و ن و د ي يعني كلينيكا وين و ا ل ن ت د ي ش خلاص كلينيكا ه ي ت ع ز ي س ب ع ا هتبيع ا ل أ ش ب ا ب و ت ق د في كلمة ع ن ك ل س ب ط فيهم ق و ل و ك م على حاجة عشان تبقى بروفيشنل في ا ت سؤال أو و ت ة ي ل و ت لا يكون لها و ت زي ل م و ت ل ما و ت ة ي ا ل م و زي ما نا لوكوا طبعا ي ل ك ا ا ه و ي و ا ل ا ن د ي ش كلينيكا م ا شر هاي تسمها س ي م و ي و س ا ي ن عشان ت ض رصينا لما يجي س ا ل ك د ا ف ل ا ل ح ا ن ي بدل ما ت ق و ل سينتول، ق و ل ه ي ت و ن وبدل ما ت ق و ل س ا ي ن ق و ل الجنيش. عشان أقول لي هل تريد سهلك ر ا الحامي؟ أنا حاول أدور ا ط ر ي ح ا ل ي ه ي ن ي جاي ونعمل جمل عيان. ش و ف ا ل ه ي ت و ن ب ت ع ع ي ا ن ليه س ي ن ت و دور بشكلي؟ لأن الموقف ت ع ع ي ا ن أو ج ي ت و و ش و ف ي كمان ا ل ن ي ش اللي هو ا ل س ا ي ن فعشان ك ا ن ب و ر ل ل ت ح ه ل ر ا ل خلينا نضع ر ي ن ا ج د ه ا ل خ ل ا ل ي اللي صحر. ن ا في ا ن س ك ا ن ا ن و ت ر ل ا م ن ا ل س <تصفيق> ن ت و م ك ي <تصفيق> ئ ي والصين ك ه ي ه ي ل ز تيجي السنتوم. طب كل كلمة ربع سنتوم وتعين على ربع ا ل س ن و م عشان يصير السؤال ا ل ي د ت و ف ه مين راس في و ل ا و ا يعني مثلا لو جاك واحد عنده إ ن ج ي ه ت و م ا لو عندك واجه سنتوم بالداخل. ا ل و ا ج ع ة ه ي ه ا د ي و سيرنا. إنما هنا الخناه ي ت ر و س ي ر ن ك يعني ن ت ع ي ز ر ا د ي ش ن خلي مثلا كلمة ر ا د ي ش ن طب يتم عطيك خلاص ل س ر ا د ي ش ن وضمدي على ا ل ت ا ل ت ج ا ي ر ع ن ي ت ش ا ي ر طب وهكذا. على م ل ا س ن و ا ي ثابت ا س و ي و ب ا ر س و ي فهنا السؤال هو أنه ق ي ي ع و ن ه ف ش أو ف ن ا ن ت ي ن كلينيكل وين ي ت ن ش ا ي كلينيكل. ا ن ا عم نقول كل و ا د في ج ل ذا. هو على عمر س ش ا ل فاشل. مية ا ل م ا ئ ة هي ع عمر و ا س ت ر و ف ي وفعلي بخلو. ا ظ ن ن ا ن ه ا ي ل ا ل م ح ا م ع لو فيه مع في معي وقت أنا ممكن ا ف ت ح ن ب ت ي جداً أو م ك ا ب ل ش ل ر و ز س اللي هو عنده م ث ل ا بقى ب ي بحاجيبه المقرن وعمل ب و ر ت ة ه ل برتينشان و ب و ر ت ر ه ل برتينشان عراض كذا وكذا وكذا. يعني ا ن ا ممكن ا ك بس ط ب ع ا غ ا ل ب ا مشيت في وقت. ف ت ك ت ب ي ن تكون إن هي يا ج م ا غ ح ي ا ا ل ر ا اللي داتك عنده ل ي ف ر س ل ر و ز س و كومميكيتت باي ب و ر ة ه ب ت ي ن ش ا ن والبورطة ع ل ب ت ي ن ش غ ا ل عامل ا ئ ر ب ا ر د ل ك ر ش ا على ف ك ر ة أهم ش ب ا ب ي ن يجيبوا ب ت ي ن ش ن أنا و ل ا ب كتير و ل ش خ ص ر ه م سببين هما. أو سوسيال باركر وروت ا ا م س ا ي ز ن خ ر الحالة اللي امتحن لما ي ق و ل لك واحد عنده ب م ا ت ن س ل هو ي ق ص د بكوندي. ي ن ما أ و س ي ا ل باركر ي ع ما ي غيت ا ل ف ا م س ب ع ا ً موجود. بس ا ل ل ه ل ي ا ل باركر بيعملش بيه. لما ج ت ا ل ج ا س العمايل. و سوسيال باركر بيأبينه. وبيعمل حاجة لما جات الجامس ب ا ي د لما ب ي ن س ه خلاص ا ر ش ر ا ي د طب ا ي ه اللي يسو ي ت ا ع ج ا ر ش ر ا ي د س و ل ا ه ب ت ا خ د نار ا ل ق ر ا ي د ولا ل ب ت ا خ د البرينات ولا ل ا ا ل ك ا م ن ه كله ممكن ي ى ع د ه مشكلة ا ل ا ن ك و ا غ ل ن ت خ م س ي ه ذ ي ن أبو ك د ه طب خ م س و ر ا أنس ك و ا ل طب عندك مشاكل في ا ل ك و ا ي ل ي ش ن ط ب ع ن ا ك ا ح د ك ذ معي خمسة ا ل س و ة م ت ر ي حاجة مميزة أو ت ل ر ي س ي طبعًا ي ف ع ه ي ه الجبشي ا ل ب ي ط ب ع ا ن ت شايف يا و من ه ب ش و ف ا ب ش ي من اللحم أو اللحم ق و في المعدة ا ل ل عنده ك ن ت ر السمك ت ب ع ا ما يتوش, لحظة. ما يتوش لحظة. اللي اللحم ا ي ت ش اللحم. ال ا ل ا ن ف ت ي هذه اللي م ك ت ب عندهم ا ن ع م ل نيزو ا ف ت ر كيو طبعا نيزو ا ف ت ر كيو. جالس تركيبا م ج ا ي من ا ل ع ر جايتي س ا أ ه ا بوزت ت س ت ع م م ا ل د ك و ب ر ت ع م ل عن جوجرافيك المد وصور اه. تشوف ا ل ل ا ب د ه ت ا ئ ي عنينيا طبعا ل ا ن غالبا لو عنده ا ك ر و ن د أو ك ر و ن ي ك ب ل ل ي ي ن هتعمله ي ر ل ل ن ف ت ي ش عنينيا إذا كده في خ ر ه هتلاقي عنده عنينيا ما ي و كأنينيا. ال مدينة أربعي لأربعي بتحبو تروح من أخر شو يجيها أ ب ر شيء أيضا يعني كم ت م ي ر ي ن ا يعني كم الجنب ل ص و ن بس بالشرط ا ن هو إيه تهضم يعني تهضم يعني ا ع في الجسم أ ك ل ر من مدة عمل ا ل ت ع ا يعني ترجع يعني إذا جذبك ن ي ن ا يعني خلي دم ينزل م خ ض و م في السول يعني الأكل ع ا ل م نباتي أو ت ج د ي ت عادي أ ص ل ر من ث م ت ع ا إذا الحاجة اللي جذبك مينا لا بد أن يكون سبب ا ل ن د ي ة موجود في عصب أورجي أو أو ممكن حتى لحد أبط ر ا ي د كولون صحنا ل أ ط ا ن لأن الأكل على بلم ي و ص ا ل ر ا ي د كولون ع ل ى ن ا ينزل فيها أ ص ل ا من كم أ ص ت ا من ث م تعال أنا ما واحد ا ل و ا مش ا د كولون عشان مينا لا ط ب ع إذا ا ل أ س ب ا ب اللي تبي ي ن ا من الآخر هي هي نفس الأسباب اللي ا ي ن ت ش أو حالة في الصفرة أو ح ا ج ة في الصمت أو حالة في الدوران بس ه ن ز و د عليها كمان هي حاجات في ا ل س م و ا ن ت س ت وحاجات في الرأي في ا ل ر ا ي كونو حاجات في ا ل س م و ل ل ي بس ا ل م ر ي شمعة ا ش ت ن و ي ي أربع حاجات ضربين ت ي وثني ت ي ثني ت ي ل معي و ي ه ضربات ل ن ه أنا ع ر ي ن كان في دي شيء ا ي فوقه و ي خ ا ص ا يعني ا ك ن د ما ف ي لهم. ك ا ن ش غ ي ا ل ب ك ت ي ر ا وبروز يعني حتى إ ن تحسبه هي يتألفوا يعني ي ح و ا ل غ ن ا م ذ ج ي ب جدا. خ ل ا ت وين دي فيه ا ي ه ا واضح إنه من من الكيو دي ب ي و ي على حدة يقولون الرائي يقولون أ ر ا ي م ك ب هينا أ ا ك ا م ش ي ع ا ي ا ع ا ف ش ل ن أبي ي ك ل ل ا ج إذا عيزن ا ل ي ي ن ه عاد ك د يطلب برضه داخل المحلات بابي ليه؟ ه و ك د ب د و ر ش دور دائرة بابي يعني م ب و و ب ن ا ك ب ر ي ط ل ن ي ا خ ر خلاص. ا ب ا ب من هنا هي هي الباب هي ش ب ك ق م ا ل ي ا د ا ت اشوف ع ي ه زونات بالدمنيات ب ا ت خ ا ن طويل زونات بالدمنيات و ا ل ح ج ا ت دي ف ن الأول ما كنت شو خد بالي على إ ن ا ل ن ا س ب ي ن ز و ف ل ا س متبعين و ل ا م ل فا إيش ت م ر وأحرص وظاوني ن ي ج ف ت و ه ج ا ي ع فالأول ع ن ي أنا ش ب ح ص ت ج د ث ل ا ث ت ص ل ي ه ا ت ق ا ر ح ا ل م و ا فصلها هذه على يعني ط ا ل ب ه ص عن ا ل ت م ر ي ن ا ر أنا د م ن ي ع ا ي أنا ح ر ف ا ن و ف ت منين ب ا ل ب ط ي ع ن ي ا ع ر ت ع ا ر ف ت ك ن ع م س تصرف ه ذ ل ك ا ن ا مشابه للكلام ده و ا كذي شيء يعني, انا متخيل. كده يعني. كده هو ا ن ا ب ت ف ت ش ت خ ي ل إني فبعض ك ل ا بدأت ا ع ر ف يعني ف ت ذ ك د هو اللي ن ا بنشوف ا ل م د ي ن ش ر ح ك ل م ع ي ه هذا طيب ما خلصنا معه طبعا الموضوع فقط إنه و يعني كلمة تبايتك ن ب ا ي ت ي ع ن ي ن ا ع ق ي و س ب ا ي ت ي ع ن ي ز ن ا كروني ب ا ي ت ك العقديو س ب ا ي ت ك تجمع انا شرحته و ل ح ا ج م الموجود راضي تأكدنا، ي ه ر ي م س تاعي؟ ا ه ت ع ا بصرنا ر ت من ت ي ز من و مينا؟ عيدا كله ا ي بصرها أي ن ج ي ب في الدنيا، بس ب ي ا ل ج ي ن واحد واثنين ت ك ي ن ا و ل حاجة بنعمل ا ل ي و ش يعني نحاول إن أنت فيك ا ل ض ب عشان ا ل ن ج ي ب ثاني حاجة. ا ن د و س ك و ب أكتر فكان ي ا د ي بالضبط وبعد ك د ه ثلاث من الدوكتور يعني لو كان الدكتور الدكتور ب ر س في ب ا ب ج د ا ل د ك ت و بارس ده لومش في ح د ي ة ولو كان د ك ت و أ ص ر ه ما ك ا عمكين افترع ب ع ك ا ل د ك ت ا ل أصغر ا ل لومش في ح ل ي ن خلاص الأهم ممكن تدك س ل ى ي د ي ا و م ج ر ز و ن ه ا ي ب ا ل ا ي هي ما في ب ي اللي هي بيجين بالغرفة أنا مثلاً ط ل ة ط ب ل ا ي ي ب ي ج ي ا ل ط ة ط ب ا النباتات ا ب ص ا ل ب ا ا ت ا ي ا ب ا ي و ن و ا ل ب ا ا ت ي ك ا ا لا ط ب ل مش مهم، ش ر ع المصدش. ت ي ز اللي هيدين ا ل ب ر ه م ل ي د ن ا ل ي ر م اللي هو في د م ب ي ن ب ش م ط ه ما. ش ر ع ا ل ي د ب ر ط م ل ن ه ي ر ا ح ة ل و ع ا ي و ا ل ب ا ت ا ت و ل ح ا ل ب ل ي مش مهم، ل مش مهم. أنا واحد عنده ضغطاتي، أنا أ ش ع ح م ل م عينة عشان ش و ف ا ل ع ي ي ن ا ت فيها. أنا مين ا خ د ع ي ن ا لما ي ب ل ع عامة ك ر و ن ا كمضطيف؟ خش على كده بعد ما بخرج بليميتريشن، ي م ي ت ر ي ش ب ت ش ر ك ن ت و ع ي ن ي لا أ ك ت ر و أ ك ت ر عارف أ م ا ت ذ ك ر ب ط ر ي ق جد ا و ب ل مايند كنت سكر في الامتحان. عارف ا ن ت لو على طول ت ن ح ك في العين و ذ ك ر ت ن كتير على طول. ف م ا ت ن ي ه تدخل الامتحان ممكن ب ي ج ي ب ل ي ر ي ش ن ن ت م ي ك ن م ا ن ا ك ث كمان ع ل و ي ن ا ل ع ا م ك ت بحصنا ا ك ك ا ك ب ي ش ك ي من ي و بس. ق ا يراد اللي آ خ فين بتحفج منيح عن روسيا؟ أ ت ر ل ك هي ع د ي ث ل ا ث مراحل: بري ا ك ت ر و ا ك ت ر و ب و ص ل ك ت ر دي تان ك يوم؟ ي ط ا ع كم س ب و ع ي ط ا ع ك شهر؟ صح ولا أنتظر؟ بس ك د البري ا ك ت ر عشتك من ت ه م ي ا ل إ ك ت ر ي ش ت ك من جوندس و ا ي ه و بس صح. و ا ل ب و ص ل ك ت ر كهذا إ ل ك كل الكلام ده وسائل. ا ل ج ر ا ل راع كل ذا ش ع ي ا ت أنا ا ي ك وذكرتك ب ا من ي ع ا من أول الكومبي ش ا كومبيشنك ح ا ج وال i n v e s t i g a t ن ح ا ج ة سيد، وال t r ن a t m ح ا ج ة سيد، ي ه م ال ك ع ن و ي ن ي ل ا ك م ل ي ش ا كورونا c كومليكيشن i وسنتعامل د كورونا ك كومليكيشن اللي هو عباسي، و ا س ت ر ا ح ا ت مين يجمع من مين ده ى ا ر ى فيوري اجتراحات ال c o n م e r s a t i أي ع و ي بروفاتي؟ ن ا م ب ع ا أنا ب ق و ل من الميل، ما يحكي د ك ت و ميليان. المهم أي عويس، أي دكتور أي ع و ي ل إن ب ي ت ي ش ن ا ل ب ي ت ي ش ن إلا عويس. و م س ر حاجات، أول خمسة كل مشكلة، أول خمسة. بيوصل ح تيبو حد مش عرفه، شوف ا ل ي و ر ن شوف ا ل ط و ر شوف ا ل ط ب ل شوف النبر، و النبر، ر ك و م ش بيس، لكن ا ع م حلو في ا ل أ خ ر يعني مطية في إيه؟ مالك. أنا بحولي إن أنا رجع ا ل ط ر ي ق اللي هي ا ل ب ك ت ي ر ا مش المعدية ك م المعدية ل من ه ا البكتيريا هي متل ما؟ نعم كم فيروس؟ ق و ل ن ا ق ن ه و ر ا ق و ن ا خ ل ا فيروسات. ا ل و D و ي ي يعني بكل بساطة ش ه م ع ن لما ي ش ف ق ه م ي ن ك ب و ت ونن ن ب و ت أ ق و ن ا خليكم ع ا ن من عنكبوت ل ا ن ه ا هيقعد ي ن و ب ر و أوشي. ع ن ا ك قصامي ايه و ش ي ت ص ا م ي ع ن مودر عريت انت ا ن ك ش أبو دينو بنتي جي. ل د ي ا ب ب ع ي ه عشوا د ي وده. عش ج د ي ده قديم ب ج و د ل ا ن هم مودر. بنت قديم. لانه مال كل جواب. لانه كمودر. كذا ق د ي ه خلاص. لما دينو بنته ا خ ذ حاجة من والدي. ر أ ي ك و في محدش اطلاق. اطلاق. دي. م حدش ا ط ل ق ا ط ل ق يا ر ق ا ط ريت ف ه م وما بحتاج كده عليك أنا قرر من ش ا ي ف ك الدرج، من ش ا ي ف كمية ا ل ح ا ئ يوم ا ت ب ق ى بحتاج درج ل ح ا ة كنا يجي تقطع عليك و س ي ك و بقى مية. أ ا ن ا ن ا بدي أهلك الدرج. فعشان كده ه ت ب ا ل ا ي ه كل اللي ه ت غ ل ه ع ق و م عم الجبس. مثل كده كده، كده كده إذا ي ي ك و غطس، وقطع طويل غ ط ا د و ا ر ي ا ل م س ر ي ي ن أيها ا ل س م س ر ي ي ي ه ا ا ل س ر ن أ ي ا ل س م ي ا ل س ي ن ي ع ر ف ا ن د و ا ي ر ك م تبعين؟ ع ش ر ط ب ع ا ما كان ع ش ر البتين. ع ت ق د ا ل ب ي مرة هتبقى المضاري خ ي خ ي أو ي ع ر .وأنا ب ق و ن و س ر ت الأمش يعني د ا م ا اللي براوي قليل س ر ط ب القوة.أي إذا أي أمش م حد ي ن ي ه لا ما في شيء أمش أو ما ي ك و م ش ي ه أمش ودارش و ب و د قال تبغون ل ب ي ت ر و ا ن ا ل و ا تمام ت ع ل ي ل د م خلاص ط ب ل أ ن ت ي بودي برضه اللي برا هتبدأ أي أمتي ب و د ي م ز ا ي أكيد أ ن ت ي بودي م ش ط ا ع ر ك ي ص ي لك ي خاص.أنت في ت ر خ الامتحان تخصص يعني ل ت ن ي سيرت لو ب ت ي لسان ع ي ا د لكن ا ن ت ما ق ل ش لي طعنته و ب ي ن ت ش ف خ ي ر الكلام ما ل وذاك كل نداء ر ض و ض ح ه ب س ت ي ج ي هنا كده ف ع ن ا ن ت ر ي ا ت ا إ ن ر ي ا ت ا وعند ثلاث شهور أ ظ ن ا راح كده ب ا ى م ا ي شو يقولني ليه؟ ا و نسي أنتم جلطة عندك ي أ ن ه و ب ي ت ع و ي ق ف ي ة ع د ثلاث شهور. وما حد يقول ليه ن س ا ن ت م ج ي ط ة ع ن د الله يهدي المريض ط ب ع ا ي ه بعد ثلاث شهور. ط ب ت ج ي ن ه م ا س م و ه ا ي ه و ا ن ب ت شو بي؟ مثلاً ف ي أنتم ج ل ط ع ن وبيوصل للماس مومبين ثلاث شهور. ت ي ب ك و ا ك د ي ن ي ط ب ع في ك ا ن ي ا ل ر ش ما غير طوله ا ي في ا ل م ض فاني. ل ه م خ ف ي ة عشان يرتبك ت ب اللي لهم مخفو يتبكوا أنت ش بيه ا ن ت ع ج ل يجي بين ورتب بين ولا ناس بخبر إنما ر ا ز م واحد تاني ا ع ت من دور ر ا ع د ه م وياها فرقتين و ش ر من بينهم مخلص ثلاثة صور مقبل مخلص الحمد هو ساعة خير ورثة تاني ورثة الحج ا ح م د وأحد من ا الحج ا ح م د فدا كده هو ي ش ة من ي ش ة اه ج ر ه ا اه ب ا ك د ت ب ه ا ن مهم جدول ت ا ر ف ما هو ا ي ه ا م ت ا ن ت جدول بين اللي هو إنت تقول على ع ي ا ل ي ن ت ق و روموس و ت تقول ضد روموس معانا حطيت ع ى ما يع يعني ض م ع ا ي ا ا م إنت ق و ل ضد روموس تك تكمل و ا ح د ت ر و من جدول ده كلمة واحدة لاميت لاميت ا ل أ ن ت ج ي ن ا ت مش موجودة و ا ل ا ن ك ب و ت ي ه ا هي الموجودة ا هو هذا ا ل ق ي ن ا ا و ل ده ص ن لو د ي ت ا ل أ ن ت ي ج ي ا ت موجودة و ا ل ا ن ك ب و ت ي ه ا هي ا ل م ش ي ة هي المشكلة ش ا ع ن الأنكبوت ي ه ا هي المشكلة بس هذا ملخص الجدول يا ا ل ا ل ي ك و ر و ن كم ب ي ش ي ر ك و ر و ن كم ب ي ط ي ج مع هذا ا و ل حاجة صار في دكنيشا بيطير عقب 6 شهور ساعة ربعنا راح كفين من ع ا ل ه ق و ل ا ل ل ه ا بخذي ا ن دكنيشا ي خ ن ق ل ا ص ن ع ا ه ا ل خ ر حاجة مع إن ك و ر و ن ي ك ب ا ي ت ك ي ن ي أخوانا هذول ب ع د تفاصيل يعني د ا ت ر ي ن ش الثاني د ك ت و ي ش ا ل ا كان فينه ع ن ب الجلد ت ا م و ه يعني ا ل د اللي بالجذام طلع ده العين اللي هو إيه؟ ولا ب ي ل ج ذ ولا ب ي ل ج ل ت ا م د و ط ب ع ا أ ك ث كان ف ي ض ة ي ر ة و ك ت ئ ب ة أخوانا ه ت و ن ي و م ص ا ي ر ة اسم ك ر و ن ي أكثر من م ب ا ي ك و ر و ن ي ك ب ا ي ا ي بيشتكى من كم كم عطش؟ ك م ت ي ن ب ا ي ض ن ت ك ت و ر ن ا ب ا ي ا ت ر ن ي اللي هي اللي ب ع ي ت م و ط ب ا ه و ن ي و م نفس الكلام ب ج و و ه و ن ي و الكلونيك مطية ببايرا إذا عليك كم كلمة كلمة واحدة ا ن ت رأسيك ك ل م واحدة دي أنت رأسيك ك ل م واحدة هو اسم بايرا ا ي بقى ا ن ت بايرا اللي هو ا ل ه ا ل ل ن ت ت ق و ل ا ل ن ي ه اللي ح ن ا نتكلم معه بايرا حديثه ا ل ي بقى أرواني برامج توضع ت ط ب ي ل ج ر ع ة قديمة لو كلاكيك ي ل ا ة مليون نسخ ثلاث مرات في الأسبوع ي م ج ر د ش و ا ل و ا ح ي د ي هي برة واخذت في الجوا، لو ح ك م ضرع في كرة فيديها، ي ه ا ي ه د ا مش مغربية يومي، اللي ا ش و ا ربعي أ ع م ل ة مش كفاية، كم أ ع م د ه أ ع م ة فائقة، إيه؟ ينضرون، ي ك ا ن ض ر و ن يصيرون طويل مطول، اللي هو جراح عن ك ر و ن ا يدني الحكومة الراكي إن ج ل ا ت ش ا ل ك ي ا خلاص ك د ا اللي ا ل ح ي جمع ا ن ج م ع ل د ي ن كمان عندها خ ل ا ه ن ا ه